سفر العدد، الاصحاح الاول وكلم الرب موسى في برية سيناء في خيمة الاجتماع في اول الشهر الثاني في السنة الثانية لخروجهم من ارض مصر قائلا احصوا كل جماعة بني اسرائيل بعشائرهم وبيوت ابائهم بعدد الاسماء كل ذكر برأسهم من ابن عشرين سنة فصاعدا كل خارج للحرب في اسرائيل تحسبهم انت توهرون حسب اجنادهم ويكون معكم رجل لكل ست رجل هو رأس لبيت ابائه وهذه اسماء الرجال الذين يقفون معكم لراء بين اليسور ابن شدي لشمعون شلو مئيل ابن سوري شالداج ليهوذا نحشون ابن عمي ناداد لي نثنائيل ابن صغر لزابولون قلياب ابن حيلون لبني يوسف لافرايم قلي شمع ابن عمي هود ولمنسة جملئيل ابن فضحصور لبن يمين ابن جدعوني لدان اخي عزر بن عمي بن ابن عمي شداد، لاشير فجعئيل ابن عكرا لجاد اليساف ابن دعوئيل لنفتالي اخي رعو ابن عينا هؤلاء هم مشاهير الجماعة رؤساء اصباق ابائهم رؤوس الوف اسرائيل فاخذ موسى وهارون هؤلاء الرجال الذين تعينوا بأسمائهم وجمعا كل الجماعه في اول الشهر الثاني فانتسبوا الى عشائرهم وبيوت ابائهم بعدد الاسماء من ابن عشرين سنة فصاعدا برؤوسهم كما امر الرب موسى فعدهم في برية سيناء فكان بنو اوبين بكر اسرائيل تواليدهم حسب عشائرهم وبيوت آبائهم بعدد الأسماء برؤوسهم كل ذكر من ابن عشرين سنة فصاعدا كل خارج للحرب كان المعدودون منهم لصفر أبين ستة وأربعين ألفا وخمسمائة بني شمعون تواليدهم حسب عشائرهم وبيوت آبائهم المعدودون منهم بعدد الاسماء برؤوسهم كل ذكر من ابن عشرين سنة فصاعدا كل خارج للحرب المعدودون منهم لصبت شمعون تسعة وخمسون الفا وثلاثمائة بنو جات تواليدهم حسب عشائرهم وبيوت آبائهم بعدد الاسماء من ابن عشرين سنة فصاعدا كل خارج للحرب، المعدودون منهم لصبت جاد خمسة واربعون الفا وستمائة وخمسون بنوا يهودا تواليدهم حسب عشائرهم وبيوت آبائهم بعدد الأسماء من ابن عشرين سنة فصاعدا كل خارج للحرب، المعدودون منهم لصبت يهودا أربعة وسبعون ألفاً وستمائة. بنو يساقر تولدهم حسب عشائرهم وبيوت آبائهم بعدد الأسماء من ابن عشرين سنة فصاعداً كل خارج للحرب المعدودون منهم لسبت يساقر أربعة وخمسون ألفاً وأربعمائة. بنو زبولون. تواليدهم حسب عشائرهم وبيوت آبائهم بعدد الأسماء من ابن عشرين سنة فصاعدا كل خارج للحرب المعدودون منهم لصبت زبولون سبعة وخمسون ألفا بن يوسف بن أفرايم تواليدهم حسب عشائرهم وبيوت آبائهم بعدد الاسماء من ابن عشرين سنة فصاعدا كل خارج للحرب المعدودون منهم لست افرايم اربعون الفا وخمسمائة بنوا منسه تواليدهم حسب عشائرهم وبيوت ابائهم بعدد الاسماء من ابن عشرين سنة فصاعدا كل خارج للحرب المعدودون منهم لصبت منسة اثنان وثلاثون الفا ومئتان بنوا بنيامين تواليدهم حسب عشائرهم وبيوت آبائهم بعدد الأسماء من ابن عشرين سنة فصاعدا كل خارج للحرب المعدودون منهم لصبت بنيامين خمسة وثلاثون الفا واربعمائة بنو دان تواليدهم حسب عشائرهم وبيوت آبائهم بعدد الأسماء من ابن عشرين سنة فصاعدا كل خارج للحرب المعدودون منهم لصبت دان اثنان وستون الفا وسبعمائة بنو أشير تواليدهم حسب عشائرهم وبيوت آبائهم بعدد الأسماء من ابن عشرين سنة فصاعدا، كل خارج للحرب، المعدودون منهم لصبي اشير واحد وأربعون ألفا وخمسمائة. بنو نفتالي تولدهم حسب عشائرهم وبيوت آبائهم، بعدد الأسماء من ابن عشرين سنة فصاعدا، كل خارج للحرب، المعدودون منهم لصبي نفتالي ثلاثة وخمسون الفا هؤلاء هم المعدودون الذين عدهم موسى وهارون ورؤساء اسرائيل اثنى عشر رجلا رجل واحد لبيت ابائه فكان جميع المعدودين من بني اسرائيل حسب بيوت ابائهم من ابن عشرين سنة فصاعدا كل خارج للحرب في اسرائيل كان جميع المعدودين ستمائة الف وثلاثة الاف وخمسمائة وخمسين واما اللاويون حسب صبت ابائهم فلم يعدوا بينهم اذ كلم الرب موسى قائلا اما صبت لاوي فلا تحسبه ولا تعده بين بني اسرائيل بل وكل اللاويين على مسكن الشهادة وعلى جميع امتعته وعلى كل ما له هم يحملون المسكن وكل امتعته وهم يخدمونه وحول المسكن ينزلون فعند ارتحال المسكن ينزله اللاويون وعند نزول المسكن يقيمه اللاويون والاجنبي الذي يقترب يقتل وينزل بنو اسرائيل كل في محلته وكل عند رايته باجنادهم واما اللاويون فينزلون حول مسكن الشهاده لكي لا يكون سخط على جماعه بني اسرائيل فيحفظ اللاويون شعائر مسكن الشهاده ففعل بنو اسرائيل حسب كل ما امر الرب موسى كذلك فعلوا الاصحاح الثاني وكلم الرب موسى وهارون قائلا ينزل بنو اسرائيل كل عند رايته باعلام لبيوت ابائهم قبالة خيمة الاجتماع حولها ينزلون فالنازلون الى الشرق نحو الشروق راية محلة يهوذا حسب اجنادهم والرئيس لبني يهوذا نحشون بن عمي ناداب وجنده المعدودون منهم اربعة وسبعون الفا وستمائة والنازلون معه سبط الساكر والرئيس لبني الساكر نثنائيل بن سوقر وجنده المعدودون منه اربعة وخمسون الفا واربعمائة وصبت زبولون والرئيس لبني زبولون الياب ابن حيلون وجنده المعدودون منه سبعة وخمسون الفا واربعمائة جميع المعدودين لمحلة يهوذة مائة الف وستة وثمانون الفا واربعمائة باجنادهم يرتحلون اولا راية محلة راوبين الى التيمن حسب اجنادهم والرئيس لبني راقبين اليسور ابن شديقور وجنده المعدودون منه ستة واربعون الفا وخمسمائة والنازلون معه صبت شمعون والرئيس لبني شمعون شلومئيل ابن صور شداش وجنده المعدودون منه تسعة وخمسون الفا وثلاثمائة وصبت جاد والرئيس لبني جاد اليساف ابن رعوئيل وجنده المعدودون منهم خمسة واربعون الفا وستمائة وخمسون جميع المعدودين لمحلة راوبين مائة الف وواحد وخمسون الفا واربعمائة وخمسون بأدنادهم ويرتحلون ثانية ثم ترتحل خيمة الاجتماع محلة اللاويين في وسط المحلات كما ينزلون كذلك يرتحلون كل في موضعه براياتهم راية محلة أفرايم حسب أجنادهم إلى الغرب والرئيس لبني أفرايم ألي شمع بن عم عميهود وجنده المعدودون منهم أربعون ألفا وخمسمائة ومعه صبت منسة والرئيس لبني منسة جملئيل ابن فضحصور وجنده المعدودون منهم اثنان وثلاثون الفا ومائتان وصبط بن يامين والرئيس لبني بن يامين ابي ابن جدعوني وجنده المعدودون منهم خمسة وثلاثون الفا واربعمائة جميع المعدودين لمحلة افرايم مائة الف وثمانية الف ومئة باجنادهم ويرتحلون ثالثه راية محلة دان إلى الشمال حسب أجنادهم والرئيس لبني دان أخي عزر ابن عمي شداي وجنده المعدودون منهم اثنان وستون ألفا وسبعمائة والنازلون معه سبط أشير والرئيس لبني أشير فجعيل ابن عقر وجنده المعدودون منهم واحد واربعون الفا وخمسمائة وصبت نفتالي والرئيس لبني نفتالي اخي راع بن عينا وجنده المعدودون منهم تلاثة وخمسون الفا واربعمائة جميع المعدودين لمحلة دان مائة الف وسبعة وخمسون الفا وستمائة يرتحلون اخيرا براياتهم هؤلاء هم المعدودون من بني اسرائيل حسب بيوت ابائهم جميع المعدودين من المحلات باجنادهم ستمائة الف وثلاثة الاف وخمسمائة وخمسون واما اللاويون فلم يعدوا بين بني اسرائيل كما امر الرب موسى ففعل بنو اسرائيل حسب كل ما امر به الرب موسى هكذا نزلوا براياتهم وهكذا ارتحلوا كل حسب عشائره مع بيت ابائه الاصحاح الثالث وهذه تواليد هارون وموسى يوم كلم الرب موسى في جبل سيناء وهذه أسماء بني هارون ناداب البكر وأبيه وألعازار وإيثمار هذه أسماء بني هارون الكهنة الممسوحين الذين ملأ أيديهم للكهانة. ولكن مات ناداب وابيه أمام الرب عندما قربا نارا غريبة أمام الرب في برية سيناء ولم يكن لهما بنون واما اليعازار وايثامارو فكهنا امام هارون ابيهما وكلم الرب موسى قائلا قدم سبط لاوي واوقفهم قدام هارون الكاهن وليخدموه فيحفظون شعائره وشعائر كل الجماعه قدام خيمه الاجتماع ويخدمون خدمه المسكن فيحرصون كل امتعه خيمه الاجتماع وحراسه بني اسرائيل ويخدمون خدمة المسكن فتعطي اللاويين لهارون ولبنيه انهم موهوبون له هبه من عند بني اسرائيل وتوكل هارون وبنيه فيحرصون كهنوتهم والاجنبي الذي يقترب يقتل وكلم الرب موسى قائلا وها اني قد اخذت اللاويين من بين بني اسرائيل بدل كل بكر فاتح رحم من بني اسرائيل فيكون اللويون لي لان لي كل بكر يوم ضربت كل بكر في ارض مصر قدست لي كل بكر في اسرائيل من الناس والبهائم لي يكونون انا الرب وكلم الرب موسى في برية سناء قائلا. عد بني لاوي حسب بيوت ابائهم وعشائرهم كل ذكر من ابن شهر فصاعدا تعدهم فعدهم موسى حسب قول الرب كما امر وكان هؤلاء بني لاوي باسمائهم جرشون وقهات ومراري وهذا اسماء ابني جرشون حسب عشائرهما لابني وشمعي وبنو قهات حسب عشائرهم عمرام ويصهار وحبرون وعزئين وابناء مراري حسب عشائرهما محلي وموشي هذه هي عشائر اللاويين حسب بيوت آبائهم لجرشون عشيرة اللبنيين وعشيرة الشمعيين هذه هي عشائر الجرشونيين المعدودون منهم بعدد كل ذكر من ابن شهر فصاعدا. المعدودون منهم سبعة آلاف وخمسمائة. عشائر الجرشونيين ينزلون وراء المسكن الى الغرب. والرئيس لبيت ابي الجرشونيين اليساف بن لايل. وحراسة بني جرشون في خيمة الاجتماع. المسكن والخيمة وغطاؤها. وسكف باب خيمة الاجتماع وأستار الدار وسكف باب الدار اللواتي حول المسكن وحول المذبح محيطا وأطنى مع كل خدمته ولقهات عشيرة العمراميين وعشيرة اليصهاريين وعشيرة الحبرونيين وعشيرة العزئيليين هذه عشائر القهاتيين بعدد كل ذكر من ابن شهر فصاعدا ثمانية الاف وستمائة حارسين حراسة القدس وعشائر بني قهات ينزلون على جانب المسكن الى التيمن والرئيس لبيت ابي عشيرة القهاتيين الي صافان بن عزئيل وحراستهم التابوت والمائدة والمنارة والمذبحان وامتعة القدس التي يخدمون بها والحجاب وكل خدمته ولرئيس رؤساء اللاويين العازار ابن هارون الكاهن وكاله حراسي حراسة القدس ولمراري عشيرة المحليين وعشيرة الموشيين هذه هي عشائر مراري والمعدودون منهم بعدد كل ذكر من ابن شهر فصاعدا ستة الاف ومئتان والرئيس لبيت ابي عشائر مراري سورييل ابن ابي حايل ينزلون على جانب المسكن الى الشمال ووكالة حراسة بني مراري الواح المسكن وعوارضه واعمدته وفرده وكل امتعته وكل خدمته وأعمدة الدار حواليها وفردها واوتادها وأطنابها والنازلون قدام المسكن الى الشرق قدام خيمة الاجتماع نحو الشروقي هم موسى وهارون وبنوه حارسين حراسة المقدس لحراسة بني اسرائيل والأجنبي الذي يقترب يقتل جميع المعدودين من اللاويين الذين عدهم موسى وهارون حسب قول الرب بعشائرهم كل ذكر من ابن شهر فصاعدا اثنان وعشرون الفا وقال الرب لموسى عد كل بكر ذكر من بني اسرائيل من ابن شهر فصاعدا وخذ عدد اسمائهم فتأخذ اللاويين لي انا الرب بدل كل بكر في بني اسرائيل وبهائم اللوين بدل كل بكر في بهائم بني اسرائيل فعد موسى كما امره الرب كل بكر في بني اسرائيل فكان جميع الابكار الذكور بعدد الاسماء من ابن شهر فصاعدا المعدودين منهم اثنين وعشرين الفا ومائتين وكلم الرب موسى قائلا خذ اللاويين بدل كل بكر في بني اسرائيل وبهائم اللاويين بدل بهائمهم فيكون لي اللاويون انا الرب واما فداء المائتين والثلاثة والسبعين الزائدين على اللاويين من ابكار بني اسرائيل فتأخذ خمسة شواقل لكل رأس على شاقل القدس تأخذها اشرون جيرة الشاقل وتعطي الفضة لهارون وبنيه فداء الزائدين عليهم فاخذ موسى فضة فدائهم من الزائدين على فداء اللاويين من ابكار بني اسرائيل اخذ الفضة 1365 على شاقل القدس واعطى موسى فضة الفداء لهارون وبنيه حسب قول الرب كما امر الرب موسى الاصحاح الرابع وكلم الرب موسى وهارون قائلا خذ عدد بني قهات من بين بني لاوي حسب عشائرهم وبيوت ابائهم من ابن ثلاثين سنة فصعدا الى ابن خمسين سنة كل داخل في الجندي ليعمل عملا في خيمة الاجتماع هذه خدمة بني قهات في خيمة الاجتماع قدس الاقداس ياتي هارون وبنوه عند ارتحال المحلة وينزلون حجاب السكفي ويغطون به تابوت الشهادة ويجعلون عليه غطاء من جلد تخس ويبسطون من فوق ثوبا كله اسمنجوني ويضعون اصيه وعلى مائدة الوجوه يبسطون ثوب اسمنجون ويضعون عليه الصحافة والصحونة والاقدار وكاسات السكيب، ويكون الخبز الدائم عليه ويبسطون عليها ثوب قرمز ويغطونه بغطاء من جلد تخس ويضعون عصيه ويأخذون ثوب اسمنجون ويغطون منارة الضوء وسرجها وملاقطها ومنافضها وجميع آنية زيتها التي يخدمونها به ويجعلونها وجميع آنيتها في غطاء من جلد تخس ويجعلونه على العتلة وعلى مذبح الذهب يبسطون ثوب اسمنجون ويغطونه بغطاء من جلد تخس ويضعون عصيه ويأخذون جميع امتعة الخدمة التي يخدمون بها في القدس ويجعلونها في ثوب اسمنجون ويغطونها بغطاء من جلد تخس ويجعلونها على العتلة ويرفعون رماد المذبح ويبسطون عليه ثوب أرجوان ويجعلون عليه جميع أمتعته التي يخدمون عليه بها المجامر والمناشلة والرخوشة والمناضح كل أمتعة المذبح ويبسطون عليه غطاء من جلد تخس ويضعون عصيهم ومتى فرغ هارون وبنوه من تغطية القدس وجميع امتعه القدس عند ارتحال المحله يأتي بعد ذلك بن قهات للحمل ولكن لا يمس القدس لئلا يموت ذلك حمل بن قهات في خيمة الاجتماع ووكالة الى عازار بن هارون الكاهن هي زيت الضوء والبخور العطر والتقدمة الدائمة ودهن المسحة ووكالة كل المسكن وكل ما فيه بالقدس وامتعته وكلم الرب موسى وهارون قائلا لا تقرض سبط عشائر القهاطيين من بين اللاويين بل افعل لهم هذا فيعيش ولا يموت عند اقترابهم الى قدس الاقداس يدخل هارون وبنوه ويقيمونهم كل انسان على خدمته وحمله ولا يدخلوا ليروا القدس لحظة لألا يموت وكلم الرب موسى قائلا خذ عدد بني جرشون أيضا حسب بيوت آبائهم وعشائرهم من ابن ثلاثين سنة فصاعدا إلى ابن خمسين سنة تعدهم كل الداخلين ليتجندوا اجنادا ليخدموا خدمة في خيمة الاجتماع هذه خدمة عشائر القرشونيين من الخدمة والحمل يحملون شقق المسكن وخيمه الاجتماع وغطائها وغطاء التخس الذي عليها من فوق وسقف باب خيمه الاجتماع واستار الدار وسكف مدخل باب الدار اللواتي حول المسكن وحول المذبح محيطة واطنبهن وكل امتعه خدمتهن وكل ما يعمل لهن فهم يصنعونه حسب قول هارون وبنيه تكون جميع خدمة بني الجرشونيين من كل حملهم ومن كل خدمتهم وتوكلهم بحراسة كل احمالهم هذه خدمة عشائر بني الجرشونيين في خيمة الاجتماع وحراستهم بيد ايثا مارا بن هارون الكاه بنوا مراري حسب عشائرهم وبيوت ابائهم تعدهم من ابن ثلاثين سنة فصعظا الى ابن خمسين سنة تعدهم كل الداخلين في الجندي ليخدموا خدمة خيمة الاجتماع وهذه حراسة حملهم وكل خدمتهم في خيمة الاجتماع الواح المسكن وعوارضه وأعمدته وفرده وأعمدة الدار حواليها وفردها وأوتادها وأطنابها مع كل أمتعتها وكل خدمتها وبالأسماء تعدون أمتعة حراسة حملهم هذه خدمة عشائر بني مراري كل خدمتهم في خيمة الاجتماعي بيد ايثى مار بن هارون الكاهن فعد موسى وهارون ورؤساء الجماعة بني القهاتيين حسب عشائرهم وبيوت ابائهم من ابن ثلاثين سنة فصاعدا الى ابن خمسين سنة كل الداخلين في الجند للخدمة في خيمة الاجتماع فكان المعدودون منهم حسب عشائرهم الفين وسبعمائة وخمسين هؤلاء هم المعدودون من عشائر القهاتيين كل الخادمين في خيمة الاجتماع الذين عدهم موسى وهارون حسب قول الرب عن يد موسى والمعدودون من بني جرشون حسب عشائرهم وبيوت ابائهم من ابن ثلاثين سنة فصاعدا الى ابن خمسين سنة كل الداخلين في الجند للخدمة في خيمة الاجتماع كان المعدودون منهم حسب عشائرهم وبيوت ابائهم 2630 هؤلاء هم المعدودون من عشائر بني جرشون كل الخادمين في خيمة الاجتماع الذين عدهم موسى وهارون حسب قول الرب والمعدودون من عشائر بني مراري حسب عشائرهم وبيوت آبائهم من ابن ثلاثين سنة فصاعدا إلى ابن خمسين سنة كل الداخلين في الجند للخدمة في خيمة الاجتماع كان المعدودون منهم حسب عشائرهم ثلاثة آلاف ومائتين هؤلاء هم المعدودون من عشائر بني مراري الذين عدهم موسى وهارون حسب قول الرب عن يد موسى جميع المعدودين اللاويين الذين عدهم موسى وهارون ورؤساء اسرائيل حسب عشائرهم وبيوت ابائهم من ابن ثلاثين سنة فصاعدا الى ابن خمسين سنة كل الداخلين ليعملوا عمل الخدمة وعمل الحمل في خيمة الاجتماع كان المعدودون منهم ثمانية آلاف وخمسمائة وثمانين حسب قول الرب عن يد موسى عد كل إنسان على خدمته وعلى حمله الذين عدهم موسى كما أمره الرب الأصحاح الخامس وكلم الرب موسى قائلا اوصي بني اسرائيل ان ينفوا من المحلة كل ابرصة وكل ذي سيل وكل متنجس لميت الذكر والانثى تنفون الى خارج المحلة تنفونهم لكي لا ينجسوا محلاتهم حيث انا ساكن في وسطهم ففعل هكذا بنو اسرائيل ونفوهم الى خارج المحلة كما كلم الرب موسى هكذا فعل بنو اسرائيل وكلم الرب موسى قائلا قل لبني اسرائيل اذا عمل رجل او امرأة شيئا من جميع خطايا الانسان وخان خيانة بالرب فقد اذنبت تلك النفس فلتقر بخطياتها التي عملت وترد ما اذنبت به بعينه وتزد عليه خمسه وتدفعه للذي أذنبت إليه وإن كان ليس للرجل ولي ليرد إليه المذنب به فالمذنب به المردود يكون للرب لأجل الكاهن فضلا عن كبش الكفارة الذي يكفر به عنه وكل رفيعة مع كل أقداس بني إسرائيل التي يقدمونها للكاهن تكون له والإنسان أقداسه تكون له اذا اعطى انسان شيئا للكاهن فله يكون وكلم الرب موسى قائلا كلم بني اسرائيل وقل لهم اذا زاغت امرأة رجل وخانته خيانة واتجع معها رجل اتجاع زرع واخفي ذلك عن عيني رجلها واستطرت وهي نجسة وليس شاهد عليها وهي لم تؤخذ. فاعتراه روح الغيرة وغار على امرأته وهي نجسة او اعتراه روح الغيرة وغار على امرأته وهي ليست نجسة يأتي الرجل بامرأته الى الكاهن ويأتي بقربانها معها عشر الايفة من طحين شعير لا يصب عليه زيتا ولا يجعل عليه لبانا لانه تقدمة غيرة تقدمه تذكار تذكر ذنبا فيقدمها الكاهن ويوقفها امام الرب وياخذ الكاهن ماءا مقدسا في اناء خزف ويأخذ الكاهن من الغبار الذي في ارض المسكن ويجعل في الماء ويوقف الكاهن المرأة أمام الرب ويكشف رأس المرأة ويجعل في يديها تقدمة التذكار التي هي تقدمة الغيرة وفي يد الكاهن يكون ماء لعنه المر ويستحلف الكاهن المرأة ويقول لها ان كان لم يطجع معك رجل وان كنت لم تزيغي الى نجاسة من تحت رجلك فكوني بريئة من ماء اللعنة هذا المر ولكن ان كنت قد زختي من تحت رجلك وتنجستي وجعل معك رجل غير رجلك مضجعه يستحلف الكاهن المرأة بحلف اللعنة ويقول الكاهن للمرأة يجعلك الرب لعنة وحلفا بين شعبك بأن يجعل الرب فخذك ساقطة وبطنك وارما ويدخل ماء اللعنة هذا في أحشائك لورم البطن ولإسقاط الفخذ فتقول المرأة آمين آمين ويكتب الكاهن هذه اللعنات في الكتاب ثم يمحوها في الماء المر. ويسقي المرأة ماء اللعنة المر فيدخل فيها ماء اللعنة للمرارة ويأخذ الكاهن من يد المرأة تقدمة الغيرة ويردد التقدمة أمام الرب ويقدمها إلى المذبح ويقبض الكاهن من التقدمة تذكارها ويوقده على المذبح وبعد ذلك يسقي المرأة الماء ومتى سقاها الماء فإن كانت قد تنجست وخانت رجلها يدخل فيها ماء اللعنة للمرارة فيرم بطنها وتسقط فخذها فتصير المرأة لعنة في وسط شعبها وان لم تكن المرأة قد تنجست بل كانت طاهرة تتبرأ وتحبل بزرع هذه شريعة الغيرة اذا زاغت امرأة من تحت رجلها وتنجست او اذا اعترى رجلا روح غيرة فغار على امرأته يوقف المرأة امام الرب ويعمل لها الكاهن كل هذه الشريعة فيتبرأ الرجل من الذنب وتلك المرأة تحمل ذنبها الاصحاح السادس وكلم الرب موسى قائلا كلم بني اسرائيل وقل لهم اذا فرز رجل او امرأة لينظر نذر النذير لينتذر للرب فعن الخمر والمسكر يفترز ولا يشرب خل الخمر ولا خل المسكر ولا يشرب من نقيع العنب ولا يأكل عنبا رطبا ولا يابسا كل ايام نذره لا يأكل من كل ما يعمل من جفنة الخمر من العجم حتى القشر كل ايام نذر افترازه لا يمر موسى على رأسه الى كمال الايام التي انتظر فيها للرب يكون مقدسا ويربي خصل شعر رأسه كل ايام انتظاره للرب لا يأتي الى جسد ميت ابوه وامه واخوه واخته لا يتنجس من اجلهم عند موتهم لان انتظار الهه على رأسه انه كل ايام انتظاره مقدس للرب واذا مات ميت عنده بغتة على فجأة فنجس رأس انتظاره يحلق رأسه يوم طهره في اليوم السابع يحلقه وفي اليوم الثامن يأتي بيمامتين او بفرخي حمام الى الكاهن الى باب خيمة الاجتماع فيعمل الكاهن واحدا ذبيحة خطيه، والاخر محرقة ويكفر عنه ما اخطأ بسبب الميت ويقدس رأسه في ذلك اليوم فمتى نذر للرب ايام انتظاره يأتي بخروف حولي ذبيحة اث واما الايام الاولى فتسقط لانه نجس انتظاره وهذه شريعة النذير يوم تكمل ايام انتظاره، يؤتى به الى باب خيمة الاجتماع فيقرب قربانه للرب خروفا واحدا حوليا صحيحا محرقه ونعجة واحدة حولية صحيحة ذبيحة خطيه وكبشا واحدا صحيحا ذبيحة سلامة وسل فطير من دقيق اقراصا ملتوتة بزيت ورقاق فطير مدهونة بزيت مع تقدمتها وسكائبها فيقدمها الكاهن امام الرب ويعمل ذبيحة خطيته ومحرقته والكبش يعمله ذبيحة سلامة للرب مع سل الفطير ويعمل الكاهن تقدمته وسكيبه ويحلق النذير لدى باب خيمة الاجتماع رأس انتظاره ويأخذ شعر رأس انتظاره ويجعله على النار التي تحت ذبيحة السلام ويأخذ الكاهن الساعد مسلوقا من الكبش وقرص فطير واحدا من السلي ورقاقة فطير واحدة ويجعلها في يدي النذير بعد حلقه شعر انتظاره ويرددها الكاهن ترديدا امام الرب انه قدس للكاهن مع صدر الترديد وساق الرفيع وبعد ذلك يشرب النذير خمرا هذه شريعة النذير الذي ينظر قربانه للرب عن انتظاره فضلا عما تنال يده حسب نذره الذي نظر كذلك يعمل حسب شريعة انتظاره وكلم الرب موسى قائلا كلم هارون وبنيه قائلا هكذا تباركون بني اسرائيل قائلين لهم يباركك الرب ويحرسك يضيء الرب بوجهه عليك ويرحمك يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلاما فيجعلون اسمي على بني اسرائيل وأنا أباركهم الاصحاح السابع ويوم فرغ موسى من اقامه المسكن ومسحه وقدسه وجميع امتعته والمذبح وجميع امتعته ومسحها وقدسها قرب رؤساء اسرائيل رؤوس بيوت آبائهم هم رؤساء الاسباط الذين وقفوا على المعدودين اتوا بقرابينهم امام الرب ست عجلات مغطاة واثني عشر ثورا لكل رئيسين عجلة ولكل واحد ثور وقدموها امام المسكن فكلم الرب موسى قائلا خذها منهم فتكون لعمل خدمة خيمة الاجتماع واعطها لللاويين لكل واحد حسب خدمته فاخذ موسى العجلات والثيران واعطاها لللاويين اثنتان من العجلات واربعه من الثيران اعطاها لبني جرشون حسب خدمتهم واربع من العجلات وثمانيه من الثيران اعطاها لبني مراري حسب خدمتهم بيد ايثامار ابن هارون الكاهن واما بنو قهات فلم يعطهم لان خدمة القدس كانت عليهم على الاكتاف كانوا يحملون وقرب الرؤساء لتدشين المذبح يوم مسحه وقدم الرؤساء قرابينهم امام المذبح فقال الرب لموسى رئيسا رئيسا في كل يوم يقربون قرابينهم لتدشين المذبح والذي قرب قربانه في اليوم الاول نحشون بن عمي ناداب من سبط يهودة وقربانه طبق واحد من فضة وزنه مئة وثلاثون شاقلا ومن ضحة واحدة من فضة سبعون شاقلا على شاقل القدس كلتاهما مملوءتان دقيقا ملتوتا بزيت لتقديمه وصحن واحد عشرة شواقل من ذهب مملوء بخورا وثور واحد ابن بقر وكبش واحد وخروف واحد حولي لمحرق وتيس واحد من المعزي لذبيحة خطية ولذبيحة السلامة ثوراني وخمسة كباش وخمسة تيوس وخمسة خراف حولي هذا قربان نحشون ابن عمي ناداد وفي اليوم الثاني قرب نثنائيل ابن صوغر رئيس ياساكر قرب قربانه طبقا واحدا من فضة وزنه مئة وثلاثون شاقلا ومن ضحة واحدة من فضة سبعين شاقلا على شاقل القدس كلتاهما هما مملؤتان دقيقا ملتوتا بزيت لتقدمه وصحنا واحدا عشرة شواقل من ذهب مملوا بخورا وثورا واحدا ابن بقر وكبشا واحدا وخروفا واحدا حوليا لمحرقة وتيسا واحدا من المعزي لذبيحة خطية ولذبيحة السلامة ثورين وخمسة كباش وخمسة تيوس وخمسة خراف حولية هذا قربان نثنائيل بن سوقر وفي اليوم الثالث رئيس بني زبلون الياب بن حيلون قربانه طبق واحد من فضة وزنه مئة وثلاثون شاقلا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 ولذبيحة السلامة ثوران وخمسة كباش وخمسة تيوس وخمسة خراف حولي هذا قربان الياب ابن حيلون وفي اليوم الرابع رئيس بني راوبين اليسور ابن شديؤور قربانه طبق واحد من فضة وزنه مئة وثلاثون شاقلا ومنضحة واحدة من فضة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 وخمسة كباش وخمسة تيوس وخمسة خراف حولي هذا قربان اليسور ابن شديؤور وفي اليوم الخامس رئيس بني شمعون شلومئيل ابن سور شديح قربانه طبق واحد من فضة وزنه مئة وثلاثون شاقلا ومن ضحة واحدة من فضة سبعون شاقلا على شاقل القدس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 هذا قربان شلومئيل ابن سور شداد وفي اليوم السادس رئيس بني جاد الياساف ابن دعوئيل قربانه طبق واحد من فضة وزنه 130 شاقلا ومنضحة واحدة من فضة 70 شاقلا على شاقل القدس كلتاهما هما مملؤتان دقيقا ملتوتا بزيت لتقدمه وصحن واحد عشرة شواقل من ذهب مملوء بخور، وثور واحد ابن بقر، وتبش واحد، وخروف واحد حولي لمحرقة، وتيس واحد من المعز لذبيحة خطية، ولذبيحة السلامة ثوران، وخمسة كباش، وخمسة تيوس، وخمسة خراف حولي. هذا قربان علي ساف ابن دعويل.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 وثور واحد ابن بقر وكبش واحد وخروف واحد حولي لمحرق وتيس واحد من المعزي لذبيحة خطي ولذبيحة السلامة ثوران وخمسة كباش وخمسة تيوس وخمسة خراف حولي هذا قربان ألي ابن عم وفي اليوم الثامن رئيس بني منسى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 وكبش واحد وخروف واحد حولي لمحرقة وتيس واحد من المعزي لذبيحة خطي ولذبيحة السلامة ثوراني وخمسة كباش وخمسة تيوس وخمسة خراف حولي هذا قربان جمل إيل ابن فضحصور وفي اليوم التاسع رئيس بني بنيامين أبيدا ابن جدعوني قربانه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 وتيس واحد من المعزي لذبيحة خطي ولذبيحة السلامة ثوراني وخمسة كباش وخمسة تيوس وخمسة خراف حولي هذا قربان ابي ابن جدعوني وفي اليوم العاشر رئيس بني دان اخي عزر ابن عم شدال قربانه طبق واحد من فضة وزنه مئة وتلاثون شاقلاً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 ولذبيحه السلامة ثوران وخمسة كباش وخمسة تيوس وخمسة خراف حولي هذا قربان اخي عزر ابن عمي شداد وفي اليوم الحادي عشر رئيس بني اشير فجعيل بن عكرم قربانه طبق واحد من فضة وزنه مئة وثلاثون شاقلا ومنضحة واحدة من فضة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 وخمسة كباش وخمسة تيوس وخمسة خراف حولي هذا قربان فجعئيل ابن عكرم وفي اليوم الثاني عشر رئيس بني نفتالي أخي رع بن عينا قربانه طبق واحد من فضة وزنه مئة وثلاثون شاقلا ومنضحة واحدة من فضة سبعون شاقلا على شاقل القدس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 وخمسة خراف حولي هذا قربان أخي رعب هذا تتشين المذبح يوم مسحه من رؤساء اسرائيل أطباق فضة اثنا عشرة ومناضح فضة اثنتا عشرة وصحون ذهب اثنا عشر كل طبق مئة وثلاثون شاقل فضة وكل منضحة سبعون جميع فضة الانية 2400 على شاقل القدس وصحون الذهب 12 مملوءة بخورا كل صحن 10 على شاقل القدس جميع ذهب الصحون 120 شاقله، كل الثيران للمحرقة 12 ثورا والكباش 12 والخراف الحولية 12 مع تقدمتها وتيوس المعزي اثنى عشر لذبيحة الخطية وكل الثيران لذبيحة السلامة اربعة وعشرون ثورا والكباش ستون والتيوس ستون والخراف الحولية ستون هذا تتشين المذبح بعد مسحه فلما دخل موسى الى خيمة الاجتماع ليتكلم معه كان يسمع الصوت يكلمه من على الغطاء الذي على تابوت الشهادة من بين الكروبين فكلمه الاصحاح الثامن وكلم الرب موسى قائلا كلم هارون وقل له متى رفعت السرج فإلى قدام المنارة تضيء السرج السبع ففعل هارون هكذا الى قدام المنارة رفع سرجها كما امر الرب موسى وهذه هي صنعة المنارة مسحولة من ذهب حتى ساقها وزهرها هي مسحولة حسب المنظر الذي اراه الرب موسى هكذا عمل المنارة وكلم الرب موسى قائلا خذ اللاويين من بين بني اسرائيل وطهرهم وهكذا تفعل لهم لتطهيرهم انضح عليهم ماء الخطية، وليمر موسى على كل بشرهم ويغسل ثيابهم فيتطهروا ثم يأخذ ثورا ابن بقر وتقدمته دقيقا ملتوتا بزيت وثورا اخر ابن بقر تأخذ لذبيحة خطيه فتقدم اللاويين امام خيمة الاجتماع وتجمع كل جماعة بني اسرائيل وتقدم اللاويين امام الرب فيضع بنو اسرائيل ايديهم على اللاويين ويردد هارون اللاويين ترديدا امام الرب من عند بني اسرائيل فيكونون ليخدموا خدمة الرب ثم يضع اللاويون ايديهم على رأسي الثورين فتقرب الواحد ذبيحة خطية والاخر محرقة للرب للتكفير عن اللاويين فتوقف اللاويين امام هارون وبنيه وترددهم ترديدا للرب وتفرز اللاويين من بين بني اسرائيل فيكون اللاويون ليه وبعد ذلك يأتي اللاويون ليخدموا خيمة الاجتماع فتطهرهم وترددهم ترديدا لانهم موهوبون لي هبة من بين بني اسرائيل بدل كل فاتح رحم بكر كل من بني اسرائيل قد اتخذتهم لي لان لي كل بكر في بني اسرائيل من الناس ومن البهاء يوم ضربت كل بكر في ارض مصر قدستهم لي فاتخذت اللاويين بدل كل بكر في بني اسرائيل ووهبت اللاويين هِبَةً لهارون وبنيه من بين بني اسرائيل ليخدموا خدمة بني اسرائيل في خَيْمَةِ الاجتماع وللتكفير عن بني اسرائيل لكي لا يكون في بني اسرائيل وبأ عند اقتراب بني اسرائيل الى القدس ففعل موسى وهارون وكل جماعة بني اسرائيل للاويين حسب كل ما امر الرب موسى عن اللاويين هكذا فعل لهم بن اسرائيل فتطهر اللاويون وغسلوا ثيابهم ورددهم هارون ترديدا امام الرب وكفر عنهم هارون لتطهيرهم وبعد ذلك اتى اللاويون ليخدموا خدمتهم في خيمة الاجتماع امام هارون وامام بنيه كما امر الرب موسى عن اللاويين هكذا فعلوا لهم وكلم الرب موسى قائلا هذا ما لللاويين من ابن خمس وعشرين سنة فصاعدا يأتون ليتجندوا اجنادا في خدمة خيمة الاجتماع ومن ابن خمسين سنة يرجعون من جند الخدمة ولا يخدمون بعد يوازرون اخوتهم في خيمة الاجتماع لحرس حراسة لكن خدمة لا يخدمون هكذا تعمل للوين في حراساتهم الأصحاح التاسع. وكلم الرب موسى في برية سيناء في السنة الثانية لخروجهم من ارض مصر في الشهر الاول قائلا وليعمل بنو اسرائيل الفصح في وقته في اليوم الرابع عشر من هذا الشهر بين العشاءين تعملونه في وقته حسب كل فرائضه وكل احكامه تعملونه فكلم موسى بني اسرائيل ان يعملوا الفصح فعملوا الفصحة في الشهر الاول في اليوم الرابع عشر من الشهر بين العشاءين في برية سيناء حسب كل ما امر الرب موسى هكذا فعل بنو اسرائيل لكن كان قوم قد تنجسوا لانسان ميت فلم يحل لهم ان يعملوا الفصحة في ذلك اليوم فتقدموا أمام موسى وهارون في ذلك اليوم وقال له أولئك الناس إننا متنجسون لإنسان ميت لماذا نترك حتى لا نقرب قربان الرب في وقته بين بني إسرائيل فقال لهم موسى طفوا لأسمع ما يأمر به الرب من جهتكم فكلم الرب موسى قائلا كلم بني إسرائيل قائلا كل إنسان منكم أو من أجيالكم كان نجسا لميت أو في سفر بعيد فليعمل الفصح للرب في الشهر الثاني في اليوم الرابع عشر بين العشاءين يعملونه على فطير ومرار يأكلونه لا يبقوا منه إلى الصباح ولا يكسروا عظما منه حسب كل فرائض الفصح يعملونه لكن من كان طاهرا وليس في سفر وترك عمل الفصح تقطع تلك النفس من شعبها، لانها لم تقرب قربان الرب في وقته ذلك الانسان يحمل خطيته. واذا نزل عندكم غريب فليعمل فصحا للرب حسب فريضة الفسح وحكمه كذلك يعمل فريضة واحدة تكون لكم للغريب ولوطني الارض وفي يوم اقامة المسكن غطت السحابة المسكنة خيمة الشهاده وفي المساء كان على المسكن كمنظر نار الى الصباح هكذا كان دائما السحابة تغطيه ومنظر النار ليلة ومتى ارتفعت السحابة عن الخيمة كان بعد ذلك بنو اسرائيل يرتحلون وفي المكان حيث حلت السحابة هناك كان بنو اسرائيل ينزلون حسب قول الرب كان بنو اسرائيل يرتحلون وحسب قول الرب كانوا ينزلون جميع ايام حلول السحابة على المسكن كانوا ينزلون، وإذا تمادت السحابة على المسكن اياما كثيرة كان بنو اسرائيل يحرصون حراسة الربي ولا يرتحلون، وإذا كانت السحابة أيام قليلة على المسكن فحسب قول الرب كانوا ينزلون وحسب قول الرب كانوا يرتحلون. واذا كانت السحابة من المساء الى الصباح ثم ارتفعت السحابة في الصباح كانوا يرتحلون او يوما وليلة ثم ارتفعت السحابة كانوا يرتحلون او يومين او شهرا او سنة متى تمادت السحابة على المسكن حالة عليه كان بنو اسرائيل ينزلون ولا يرتحلون ومتى ارتفعت كانوا يرتحلون حسب قول الرب كانوا ينزلون وحسب قول الرب كانوا يرتحلون وكانوا يحرسون حراسة الرب حسب قول الرب بيد موسى الاصحاح وكلم الرب موسى قائلا اسمع لك بوقين من فضة مسحولين تعملهما فيكونان لك لمنادات الجماعة ولارتحال المحلات فاذا ضربوا بهما يجتمع اليك كل الجماعة الى باب خيمة الاجتماع واذا ضربوا بواحد يجتمع اليك الرؤساء رؤوس الوف اسرائيل واذا ضربتم هتافا ترتحل المحلات النازلة الى الشرق واذا ضربتم هتافا ثانية ترتحل المحلات النازلة الى الجنوب هتافا يضربون لرحلاتها واما عندما تجمعون الجماعة فتضربون ولا تهتفون وبن هارون الكهنة يضربون بالابواب فتكون لكم فريضه ابديه في اجيالكم واذا ذهبتم الى حرب في ارضكم على عدو يضر بكم تهتفون بالابواق فتذكرون امام الرب الهكم وتخلصون من اعدائكم وفي يوم فرحكم وفي اعيادكم ورؤوس شهوركم تضربون بالابواق على محرقاتكم وذبائح سلامتكم فتكون لكم تذكارا أمام إلهكم أنا الرب إلهكم وفي السنة الثانية في الشهر الثاني في العشرين من الشهر ارتفعت السحابة عن مسكن الشهد فارتحل بنو إسرائيل في رحلاتهم من برية سيناء. فحلت السحابة في برية فاران ارتحلوا اولا حسب قول الرب عن يد موسى فارتحلت راية محلة بني يهودا اولا حسب اجنادهم وعلى جنده نحشون بن عمي ناد وعلى جند سبط بني الساكر نثنائيل بن سور وعلى جند سبط بني زبولون الياب بن حيلون ثم انزل المسكن فارتحل بن جرشون وبن مراري حاملين المسكن ثم ارتحلت راية مَحَلَّةِ راوبين حسب اجنادهم وعلى جنده الى صور ابن وَعَلَى وعلى جند سبط بني شمعون شلو صُورِ ابن وَعَلَى جُنْدِ وعلى جند سبط بني جاد الى ثم ارتحل القهاتيون حاملين المقدسة واقيم المسكن الى جاءوا. ثم ارتحلت راية محلة بني أفرايم حسب اجنادهم وعلى جنده الي شمع بن عميهوت وعلى جند سبط بني منسة جملي ايل ابن فضحصور وعلى جند سبط بني بنيامين امين ابي دن ثم ارتحلت راية محلة بني دان ساقة جميع المحلات حسب اجنادهم وعلى جنده اخي عزر بن عمي شدال وعلى جند سبط بني اشير فجعئيل ابن عكرم وعلى جند سبط بني نفتالي اخيرع ابن عينا هذه رحلات بني اسرائيل باجنادهم حين ارتحلوا وقال موسى لحباب ابن رعوئيل المدياني حمي موسى اننا راحلون الى المكان الذي قال الرب اعطيكم اياه اذهب معنا فنحسن اليك لان الرب قد تكلم عن اسرائيل بالاحسان فقال له لا اذهب بل الى ارضي والى الى عشيرة في أنبي. فقال لا تتركنا لأنه بما أنك تعرف منازلنا في البرية تكون لنا كعيون وإن ذهبت معنا فبنفس الإحسان الذي يحسن الرب إلينا نحسن نحن إليك فارتحلوا من جبل الرب مسيرة ثلاثة أيام وتابوت عهد الرب راحل أمامهم مسيرة ثلاثة أيام ليلتمس لهم منزلا وكانت سحابه الرب عليهم نهارا في ارتحالهم من المحل وعند ارتحال التابوت كان موسى يقول قم يا رب فلتتبدد اعداؤك ويهرب مبغضوك من أمامك وعند حلوله كان يقول ارجع يا رب الى ربوات اولي في اسرائيل الاصحاح الحادي عشر وكان الشعب كأنهم يشتكون شرا في اذني الرب وسمع الرب فحمي غضبه فاشتعلت فيهم نار الرب واحرقت في طرف المحل فصرخ الشعب الى موسى فصلى موسى الى الرب فخمدت النار فدعي اسم ذلك الموضع تبعيره لان نار الرب اشتعلت فيه واللفيف الذي في وسطهم اشتهى شهوة فعاد بنو اسرائيل ايضا وبكوا وقالوا من يطعمنا لحم قد تذكرنا السمك الذي كنا نأكله في مصر مجانا والقثاء والبطيخة والكراثة والبصلة والثوم والان قد يبست انفسنا ليس شيء غير ان اعيننا الى هذا المن؟ واما المن فكان كبزر الكزبرة ومنظره كمنظر المقر كان الشعب يطوفون ليلتقطوه ثم يطحنونه بالرحة او يدقونه في الهاون ويطبخونه في القدور ويعملونه ملات وكان طعمه كطعم قطائف بزيت ومتى نزل الندى على المحله ليلا كان ينزل المن معه فلما سمع موسى الشعب يبكون بعشائرهم كل واحد في باب خيمته وحمي غضب الرب جدا ساء ذلك في عيني موسى فقال موسى للرب لماذا اسأت الى عبدك ولماذا لم اجد نعمه في عينيك حتى انك وضعت ثقل جميع هذا الشعب عليك لعلي حبلت بجميع هذا الشعب او لعل ولدته حتى تقول لي احمله في حضنك كما يحمل المرب الرضيع الى الارض التي حلفت لآبائه من اين لي لحم حتى اعطي جميع هذا الشعب لانهم يبكون علي قائلين اعطنا لحما لنأكل لا اقدر انا وحدي ان احمل جميع هذا الشعب لانه ثقيل علي فإن كنت تفعل بي هكذا فاقتلني قتلا إن وجدت نعمة في عينيك فلا ارى بليتي فقال الرب لموسى اجمع الي سبعين رجلا من شيوخ اسرائيل الذين تعلم انهم شيوخ الشعب وعرفاءهم واقبل بهم الى خيمة الاجتماع فيقف هناك معك فانزل انا واتكلم معك هناك واخذ من الروح الذي عليك واضع عليهم فيحملون معك ثقل الشعب فلا تحمل انت وحدك وللشعب تقول تقدسوا للغدي فتأكلوا لحما لانكم قد بكيتم في اذني الرب قائلين من يطعمنا لحما انه كان لنا خير في مصر فيعطيكم الرب لحما فتأكلون تأكلون لا يوما واحدا ولا يومين ولا خمسة ايام ولا عشرة ايام ولا عشرين يوما بل شهرا من الزمان حتى يخرج من مناخركم ويصير لكم كراهه لانكم رفضتم الرب الذي في وسطكم وبكيتم امامه قائلين لماذا خرجنا من مصر فقال موسى ستمائة الف ماشن هو الشعب الذي انا في وسطه وانت قد قلت اعطيهم لحما ليأكلوا شهرا من الزمان ايذبح لهم غنم وبقر ليكفيهم ام يجمع لهم كل سمك البحر ليكفيهم فقال الرب لموسى هل تقصر يد الرب الان ترى ايوافيك كلامي ام لا فخرج موسى وكلم الشعب بكلام الرب وجمع سبعين رجلا من شيوخ الشعب واوقفهم حوالي الخيمة فنزل الرب في سحابة وتكلم معه واخذ من الروح الذي عليه وجعل على السبعين رجلا الشيوخ فلما حلت عليهم الروح تنبأوا ولكنهم لم يزيدوا وبقي رجلان في المحل اسم الواحد الداد واسم الاخر ميداد فحل عليهم الروح وكانا من المكتوبين لكنهما لم يخرجا الى الخيم فتنبآ في المحل فركض غلام واخبر موسى وقال الداد وميداد يتنبآن في المحل فاجاب يشوع ابن نون خادم موسى من حداثته وقال يا سيدي موسى اردعهما فقال له موسى هل تغار انت لي يا ليت كل شعب الرب كانوا انبياء اذا جعل الرب روحه عليهم ثم انحاز موسى الى المحله هو وشيوخ اسرائيل فخرجت ريح من قبل الرب وساقت سلوى من البحر والقتها على المحله نحو مسيرة يوم من هنا ومسيرة يوم من هناك حوالي المحل ونحو ذراعين فوق وجه الارض فقام الشعب كل ذلك النهار وكل الليل وكل يوم الغد وجمع السلوى الذي قلل جمع عشرة حوامل وسطحوها لهم مساطح حوالي المحل واذ كان اللحم بعد بين اسنانها قبل ان ينقطع حمي غضب الرب على الشعب وضرب الرب الشعب ضربة عظيمة جدا فدعي اسم ذلك الموضع قبروت هتا اوى لانهم هناك دفن القوم الذين اشتهوا ومن قبروت هتا اوى ارتحل الشعب الى حديروت فكانوا في حديرون الاصحاح الثاني عشر وتكلمت مريم وهارون على موسى بسبب المرأة الكوشية التي اتخذها لانه كان قد اتخذ امرأة كوشية فقالا هل كلم الرب موسى وحده الم يكلمنا نحن ايضا فسمع الرب واما الرجل موسى فكان حليما جدا اكثر من جميع الناس الذين على وجه الارض فقال الرب حالا لموسى وهارون ومريم اخرجوا انتم الثلاثة الى خيمة الاجتماع فخرجوا هم الثلاثه فنزل الرب في عمود سحاب ووقف في باب الخيمة ودعا هارون ومريم فخرجا كلاهما فقال اسمع كلامي ان كان منكم نبي للرب فبالرؤية استعلن له في الحلم اكلمه واما عبد موسى فليس هكذا بل هو امين في كل بيتي. فمن الى فمن وعيانا اتكلم معه لا بالالغاز وشبه الرب يعاين فلماذا لا تخشيان ان تتكلم على عبد موسى فحمي غضب الرب عليهما ومضى فلما ارتفعت السحابة عن الخيمة اذا مريم برصاء كالثلج فالتفت هارون الى مريم واذا هي برصاء فقال هارون لموسى اسألك يا سيدي لا تجعل علينا الخطية التي حمقنا واخطأنا بها فلا تكن كالميت الذي يكون عند خروجه من رحم امه قد اكل نصف لحمه فصرخ موسى الى الرب قائلا اللهم شفها فقال الرب لموسى ولو بسق ابوها بسقا في وجهها اما كانت تخجل سبعة ايام تحجز سبعة ايام خارج المحله وبعد ذلك ترجع فحجزت مريم خارج المحله سبعة ايام ولم يرتحل الشعب حتى ارجعت مريم وبعد ذلك ارتحل الشعب من حضيروت ونزلوا في برية فاران الاصحاح الثالث عشر ثم كلم الرب موسى قائلا ارسل رجالا ليتجسسوا ارض كنعان التي انا معطيها لبني اسرائيل رجلا واحدا لكل سبط من ابائه ترسلون كل واحد رئيس فيهم فارسلهم موسى من برية فاران حسب قول الرب كلهم رجال هم رؤساء بني اسرائيل وهذه اسماؤهم من سبت رأوبين شموع بن زكور من سبت شمعون شافاط بن حوري من سبت يهوذا كالب بن يفن من سبت الساكر يجال بن يوسف من سبت افرايم هوشع بن نون من سبت بن يمين فلط بن رافو من سبت زبولون جدي ايل بن سودي من صبت يوسف من صبت منسة جدي ابن سوسي من صبت دان عمي إيل ابن جملي من صبت اشير سطور ابن ميخائيل، من صبت نفتالي نحبي ابن وفسي من صبت جاد جاء إيل ابن ماكي هذه أسماء الرجال الذين أرسلهم موسى ليتجسسوا الأرض ودعا موسى هوشع بن نون يشوع فارسلهم موسى ليتجسسوا ارض كنعان وقال لهم اصعدوا من هنا الى الجنوب واطلعوا الى الجبل وانظروا الارض ما هي والشعب الساكن فيها اقوي هو ام ضعيف قليل ام كثير وكيف هي الارض التي هو ساكن فيها اجيده ام رضي وما هي المدن التي هو ساكن فيها ام خيمات ام حصون وكيف هي الارض اسمينة ام هزينة افيها شجر ام لا وتشددوا فخذوا من ثمر الارض واما الايام فكانت ايام باكورات العنب، فصعدوا وتجسسوا الارض من بريه صين الى رحوب في مدخل حمان صعدوا الى الجنوب واتوا الى حبرون وكان هناك اخيمان وشيشاي وتلماي بن عناق واما حبرون فبنيت قبل صوعا مصر بسبع سنين واتوا الى وادي اشكور وقطفوا من هناك زرجونة بعنقود واحد من العنب وحملوه بالدقرانة بين اثنين مع شيء من الرمان والتين فدعي ذلك الموضع وادي اشكول بسبب العنقود الذي قطعه بنو اسرائيل من هناك ثم رجعوا من تجسس الارض بعد اربعين يوما، فصاروا حتى اتوا الى موسى وهارون وكل جماعة بني اسرائيل الى برية فاران الى قادش وردوا إليهما خبرا وإلى كل الجماعة وأروهم ثمر الأرض وأخبروه وقالوا قد ذهبنا إلى الأرض التي أرسلتنا إليها وحقا أنها تفيض لبنا وعسلا وهذا ثمرها غير أن الشعب الساكن في الأرض معتز والمدن حصينة عظيمة جدا وايضا قد رأينا بني عناق هناك العمالقة ساكنون في ارض الجنوب والحثيون واليبوسيون والاموريون ساكنون في الجبل والكنعانيون ساكنون عند البحر وعلى جانب الاردن لكن كالب انصت الشعب الى موسى وقال اننا نصعد ونمتلكها لاننا قادرون عليه وأما الرجال الذين صعدوا معه فقالوا لا نقدر أن نصعد إلى الشعب لأنهم أشد منه فاشاعوا مدمة الأرض التي تجسسوها في بني إسرائيل قائلين الأرض التي مررنا فيها لنتجسسها هي أرض تأكل سكانها وجميع الشعب الذي رأينا فيها أناس طوال القام وقد رأينا هناك الجبابرة بني عناق من الجبابرة فكنا في أعيننا كالجراضي وهكذا كنا في اعينهم الأصحاح الرابع عشر فرفعت كل الجماعة صوتها وصرخت وبكى الشعب تلك الليلة، وتضمر على موسى وعلى هارون جميع بني اسرائيل وقال لهما كل الجماعة ليتنا متنا في ارض مصر او ليتنا متنا في هذا القفر ولماذا اتى بنا الرب الى هذه الارض لنسقط بالسيف تصير نساؤنا واطفالنا غنيمة اليس خيرا لنا ان نرجع الى مصر فقال بعضهم لبعض نقيم رئيسا ونرجع الى مصر فسقط موسى وهارون على وجهيهما امام كل معشر جماعة بني اسرائيل ويشوع بن نون وكالب بن يفن من الذين تجسسوا الارض مزقا ثيابهما وكلما كل جماعة بني اسرائيل قائلين الارض التي مررنا فيها لنتجسسها الأرض جيدة جدا جدا إن سر بنا الرب يدخلنا إلى هذه الأرض ويعطينا إياها أرضا تفيض لبنا وعسل إنما لا تتمردوا على الرب ولا تخافوا من شعب الأرض لأنهم خبزون قد زال عنهم ظلهم والرب معنا لا تخافوهم ولكن قال كل الجماعة ان يرجم بالحجارة ثم ظهر مجد الرب في خيمة الاجتماع لكل بني اسرائيل وقال الرب لموسى حتى متى يهينني هذا الشعب وحتى متى لا يصدقونني بجميع الايات التي عملت في وسطهم اني اضربهم بالوبئ وابيدهم واصيرك شعبا اكبر واعظم منهم فقال موسى للرب فيسمع المصريون الذين اصعدت بقوتك هذا الشعب من وسطه ويقولون لسكان هذه الارض الذين قد سمعوا انك يا رب في وسط هذا الشعب الذين انت يا رب قد ظهرت لهم عينا لعين وسحابتك واقفة عليهم وانت سائر امامهم بعمود سحاب نهارا وبعمود نار ليلا فان قتلت هذا الشعب كرجل واحد يتكلم الشعوب الذين سمعوا بخبرك قائلين لان الرب لم يقدر ان يدخل هذا الشعب الى الارض التي حلف لهم قتلهم في القفر فالان لتعظم قدرة سيدي كما تكلمت قائلا الرب طويل الروح. كثير الاحسان يغفر الذنب والسيئة لكنه لا يبرئ بل يجعل ذنب الاباء على الابناء الى الجيل الثالث والرابع اصفح عن ذنب هذا الشعب كعظمه نعمتك وكما غفرت لهذا الشعب من مصر الها هنا فقال الرب قد صفحت حسب قولك ولكن حي أنا فتملأ كل الأرض من مجد الرب إن جميع الرجال الذين رأوا مجدي وآياتي التي عملتها في مصر وفي البرية وجربوني الآن عشر مرات ولم يسمعوا لقولي لن يروا الأرض التي حلفت لآبائهم وجميع الذين أهانوني لا يرونها وأما عبدي فمن اجل انه كانت معه روح اخرى وقد اتبعني تماما ادخله الى الارض التي ذهب اليها وزرعه يرثها واذ العمالقة والكنعانيون ساكنون في الوادي فانصرفوا غدا وارتحلوا الى القفر في طريق بحر سوف وكلم الرب موسى وهارون قائلا حتى متى اغفر لهذه الجماعة الشريرة المتذمره علي قد سمعت تذمر بني اسرائيل الذي يتذمرونه علي قل لهم حي انا يقول الرب لافعلن بكم كما تكلمتم في اذني في هذا القفر تسقط جثثكم جميع المعدودين منكم حسب عددكم من ابن عشرين سنة فصاعدا الذين تضمروا عليه لن تدخلوا الأرض التي رفعت يدي لأسكننكم فيها عدا كالب ابن يفنة ويشوع ابن نور وأما أطفالكم الذين قلتم يكونون غنيمة فاني سأدخلهم فيعرفون الأرض التي احتقرتموها فجثثكم أنتم تسقط في هذا القفر وبنوكم يكونون رعاة في القفر أربعين سنة ويحملون فجوركم حتى تفنى جثثكم في القفر كعدد الأيام التي تجسستم فيها الأرض أربعين يوم للسنة يوم تحملون ذنوبكم أربعين سنة فتعرفون ابتعاد أنا الرب قد تكلمت لا أفعلن هذا بكل هذه الجماعة الشريرة المتفقة عليه في هذا القفر يفنون وفيه يموتون أما الرجال الذين أرسلهم موسى ليتجسسوا الأرض ورجعوا وسجسوا عليه كل الجماعة بإشاعة المذمة على الأرض. فمات الرجال الذين اشاعوا المذمة الرديئة على الارض بالوباء امام الرب واما يشوع ابن نون وكالب ابن يفن من اولئك الرجال الذين ذهبوا ليتجسسوا الارض فعاشا ولما تكلم موسى بهذا الكلام الى جميع بني اسرائيل بكى الشعب جدا ثم بكروا صباحا وصعدوا الى رأس الجبل قائلين هوذا نحن نصعد الى الموضع الذي قال الرب عنه فاننا قد اخطأنا فقال موسى لماذا تتجاوزون قول الرب فهذا لا ينجح لا تصعدوا لان الرب ليس في وسطكم لئلا تنهزموا امام اعدائكم لان العمالقة والكنعانيين هناك قدامكم تسقطون بالسيف انكم قد ارتدتم على الرب فالرب لا يكون معكم لكنهم تجبروا وصعدوا الى رأس الجبل واما تابوت عهد الرب وموسى فلم يبرحا من وسط المحل فنزل العمالقة والكنعانيون الساكنون في ذلك الجبل وضربوهم وكسروهم الى حرمه وكلم الرب موسى قائلا كلم بني اسرائيل وقل لهم متى جئتم الى ارض مسكنكم التي انا اعطيكم وعملتم وقودا للرب محرقة او ذبيحة وفاء لنذر او نافلة او في اعيادكم لعمل رائحة سرور للرب من البقر او من الغنم؟ يقرب الذي قرب قربانه للرب تقدمة من دقيق عشرا ملتوتا بربع الهين من الزيت وخمرا للسكيب ربع الهين تعمل على المحرقة او الذبيحة للخروف الواحد لكن للكبش تعمل تقدمة من دقيق عشرين ملتوتين بثلث الهين من الزيت وخمرا للسكيب ثلث الهين تقرب لرائحة سرور للرب واذا عملت ابن بقر محرقة او ذبيحة وفاء لنذر او ذبيحة سلامة للرب تقرب على ابن البقر تقدمة من دقيق ثلاثة اعشار ملتوتة بنصف الهين من الزيت وخمرا تقرب للسكيب نصف الهين وقود رائحة سرور للرب هكذا يعمل للثور الواحد او للكبش الواحد او للشات من الضأني او من المعس كالعدد الذي تعملون هكذا تعملون لكل واحد حسب عددهن كل وطني يعمل هذه هكذا لتقريب وقود رائحة سرور للرب واذا نزل عندكم غريب او كان احد في وسطكم في اجيالكم وعمل وقود رائحة سرور للرب فكما تفعلون كذلك يفعل ايتها الجماعه لكم وللغريب النازل عندكم فريضه واحده دهريه في اجيالكم مثلكم يكون مثل الغريب امام الرب شريعه واحده وحكم واحد يكون لكم وللغريب النازل عندكم وكلم الرب موسى قائلا كلم بني اسرائيل وقل لهم متى دخلتم الارض التي انا اتن بكم اليها فعندما تأكلون من خبز الارض ترفعون رفيعة للرب اول عجينكم ترفعون قرصا رفيعة كرفيعة البيضر هكذا ترفعونه. من اول عجينكم تعطون للرب رفيعة في اجيالكم واذا سهوتم ولم تعملوا جميع هذه الوصايا التي كلم بها الرب موسى جميع ما امركم به الرب عن يد موسى من اليوم الذي امر فيه الرب فصاعدا في اجيالكم فان عمل خفية عن اعين الجماعة سهوا يعمل كل الجماعة ثورا واحدا ابن بقر محرقة لرائحة سرور للرب مع تقدمته وسكيبه كالعادة وتيسا واحدا من المعزي ذبيحة خطيه فيكفر الكاهن عن كل جماعة بني اسرائيل فيصفح عنهم لانه كان سهوا. فاذا اتوا بقربانهم وقودا للرب وبذبيحة خطيتهم امام الرب لاجل سهوهم يصفح عن كل جماعة بني اسرائيل والغريب النازل بينهم لانه حدث لجميع الشعب بسهو وان اخطات نفس واحدة سهوا تقرب عنزم حولية ذبيحة خطية فيكفر الكاهن عن النفس التي سهت عندما اخطأت بسهو امام الرب للتكفير عنها فيصفح عنها للوطني في بني اسرائيل وللغريب النازل بينهم تكون شريعة واحدة للعامل بسهو واما النفس التي تعمل بيد رفيعة من الوطنيين او من الغرباء. فهي تزدري بالرب فتقطع تلك النفس من بين شعبه لانها احتقرت كلام الرب ونقضت وصيته قطعا تقطع تلك النفس ذنبها عليها ولما كان بنو اسرائيل في البرية وجدوا رجلا يحتطب حطبا في يوم السبت فقدمه الذين وجدوه يحتطب حطبا الى موسى وهرون وكل الجماع فوضعوه في المحرس لانه لم يعلن ماذا يفعل به فقال الرب لموسى قتلا يقتل الرجل يرجمه بحجارة كل الجماعة خارج المحله فاخرجه كل الجماعة الى خارج المحله ورجموه بحجارة فمات كما امر الرب موسى وكلم الرب موسى قائلا كلم بني اسرائيل وقل لهم ان يصنعوا لهم اهدابا في اذيال ثيابهم في اجيالهم ويجعلوا على هدب الذيل اصابة من اسمنجونيك فتكون لكم هدبا فترونها وتذكرون كل وصايا الرب وتعملونها ولا تطوفون وراء قلوبكم واعينكم التي انتم فاسقون وراءها لكي تذكروا وتعملوا كل وصاياي وتكونوا مقدسين لإلهكم أنا الرب إلهكم الذي أخرجكم من أرض مصر ليكون لكم إله. أنا الرب إلهكم الاصحاح السادس عشر واخذ قورح ابن يصهار ابن قهات ابن لاوي وداثان وابيرام ابن الياب واون ابن فالك بن وراء يقاومون موسى مع اناس من بني اسرائيل مائتين وخمسين رؤساء الجماعه مدعوين للاجتماع ذوي اسم فاجتمعوا على موسى وهارون وقالوا لهما إن كل الجماعة بأسرها مقدسة وفي وسطها الرب فما بالكما ترتفعان على جماعة الرب فلما سمع موسى سقط على وجهه ثم كلم قورح وجميع قومه قائلا غدا يعلن الرب من هو له ومن المقدس حتى يقربه إليه فالذي يختاره يقربه إليه افعلوا هذا خذوا لكم مجامر، قورح وكل جماعته واجعلوا فيها نارا وضعوا عليها بخورا امام الرب غدا فالرجل الذي يختاره الرب هو المقدس كفاكم يا بني لاوي وقال موسى لقورح اسمعوا يا بني لاوي اقليل عليكم ان اله اسرائيل افرزكم من جماعة اسرائيل ليقربكم اليه لكي تعملوا خدمة مسكن الرب وتقفوا قدام الجماعة لخدمته فقربك وجميع اخوتك بني لاوي معك وتطلبون ايضا كهنوتا اذا انت وكل جماعتك متفقون على الرب واما هارون فما هو حتى تتذمر عليه فارسل موسى ليدعو داثان وابي رام ابني فقالا لا نصعد أقليل أنك اصعدتنا من أرض تفيض لبنا وعسلا لتميتنا في البرية حتى تترأس علينا ترأسا كذلك لم تأتي بنا إلى أرض تفيض لبنا وعسلا ولا أعطيتنا نصيب حقول وكرون هل تقلع أعين هؤلاء القوم لا نصعد فاغتاض موسى جدا وقال للرب لا تلتفت الى تقدمتهما حمارا واحدا لم اخذ منهم ولا اسأت الى احد منهم وقال موسى لقورح كن انت وكل جماعتك امام الرب انت وهم وهارون غدا وخذوا كل واحد مجمرته واجعلوا فيها بخورا وقدموا امام الرب كل واحد مجمرته مائتين وخمسين مجمرة وأنت وهارون كل واحد مجمرته فأخذوا كل واحد مجمرته وجعلوا فيها نارا ووضعوا عليها بكورا ووقفوا لدى باب خيمة الاجتماع مع موسى وهارون وجمع عليهما قورة كل الجماعة إلى باب خيمة الاجتماع فتراء مد الرب لكل الجماعة وكلم الرب موسى وهارون قائلا افترز من بين هذه الجماعة فاني افنيهم في لحظة فقرى على وجهيهما وقالا اللهم اله ارواح جميع البشر هل يخطئ رجل واحد فتسخط على كل الجماعة فكلم الرب موسى قائلا كلم الجماعة قائلا اطلعوا من حوالي مسكن قورح وداثان وابيران فقام موسى وذهب الى داثان وابيران وذهب وراءه شيوخ اسرائيل فكلم الجماعة قائلا اعتزلوا عن خيام هؤلاء القوم البغاد ولا تمسوا شيئا مما لهم لألا تهلكوا بجميع خطاياهم فطلعوا من حوالي مسكن قورح وداثان وابيران وخرج داثان وابيران ووقفا في باب خيمتيهما مع نسائهما وبنيهما وأطفالهما فقال موسى بهذا تعلمون أن الرب قد أرسلني لأعمل كل هذه الأعمال وأنها ليست من نفسي إن مات هؤلاء كموت كل إنسان وأصابتهم مصيبة كل إنسان فليس الرب قد أرسلني ولكن ان ابتدع الرب بدعة وفتحت الارض فاها وابتلعتهم وكل ما لهم فهبطوا احياء الى الهاويه تعلمون ان هؤلاء القوم قد ازدروا بالرب فلما فرغ من التكلم بكل هذا الكلام انشقت الارض التي تحتهم وفتحت الارض فاها وابتلعتهم وبيوتهم وكل من كان لقورح مع كل فنزلوا هم وكل ما كان لهم أحياء إلى الهاوية وانطبقت عليهم الأرض فبادوا من بين الجماعه وكل إسرائيل الذين حولهم هربوا من صوتهم لأنهم قالوا لعل الأرض تبتلعنا وخرجت نار من عند الرب وأكلت المائتين والخمسين رجلا الذين قربوا البخور ثم كلم الرب موسى قائلا قل لألع عازار بن هارون الكاهن ان يرفع المجامر من الحريق واذر النار هناك فانهن قد تقدسنا مجامر هؤلاء المخطئين ضد نفوسهم فليعملوها صفائح مطروقه غشاء للمذبح لأنهم قد قدموها أمام الرب فتقدست فتكون علامة لبني إسرائيل فأخذ العازار الكاهن مجامر النحاس التي قدمها المحترقون وتركوها غشاء للمذبح تذكارا لبني إسرائيل لكي لا يقترب رجل أجنبي ليس من نسل هارون ليبخر بخورا أمام الرب فيكون مثل قورح وجماعته كما كلمه الرب عن يد موسى فتذمر كل جماعة بني اسرائيل في الغد على موسى وهارون قائلين انتما قد قتلتما شعب الرب ولما اجتمعت الجماعة على موسى وهارون انصرفا الى خيمة الاجتماع. واذا هي قد غطتها السحابة وتراء مجد الرب فجاء موسى وهارون الى قدام خيمة الاجتماع فكلم الرب موسى قائلا اطلعا من وسط هذه الجماعة فاني افنيهم بلحظة فخرا على وجهيهم ثم قال موسى لهارون خذ المجمرة واجعل فيها نارا من على المذبح وضع بخورا واذهب بها مسرعا الى الجماعة وكفر عنهم لان السخط قد خرج من قبل الرب قد ابتدأ الوباء فاخذ هارون كما قال موسى وركض الى وسط الجماعة واذا الوباء قد ابتدأ في الشعب فوضع البخور وكفر عن الشعب ووقف بين الموت والاحياء فامتنع الوباء فكان الذين ماتوا بالوباء اربعة عشر الفا وسبعمائة عدا الذين ماتوا بسبب قرى ثم رجع هارون الى موسى الى باب خيمة الاجتماع والوباء قد امتنع الاصحاح السابع عشر وكلم الرب موسى قائلا كلم بني اسرائيل وخذ منهم عصا عصا لكل بيت ابن من جميع رؤسائهم حسب بيوت ابائهم اثنتي عشرة عصا واسم كل واحد تكتبه على عصاه واسم هارون تكتبه على عصا لاوي لان لرأس بيت ابائهم عصا واحدا وضعها في خيمة الاجتماع امام الشهادة حيث اجتمعوا بكم فالرجل الذي اختاره تفرخ عصاه فاسكن عني تذمرات بني اسرائيل التي يتذمرونها عليكم فكلم موسى بني اسرائيل فاعطاه جميع رؤسائهم عصا عصا لكل رئيس حسب بيوت ابائهم اثنتي عشرة عصا وعص هارون بين عصيهم فوضع موسى العصية امام الرب في خيمة الشهاده وفي الغد دخل موسى الى خيمة الشهادة واذا عصى هارون لبيت لاوي قد افرخت اخرجت فروخا وازهرت زهرا وانضجت لوزا فاخرج موسى جميع العصي من امام الرب الى جميع بني اسرائيل فنظروا واخذ كل واحد عصاه وقال الرب لموسى رد عصى هارون الى امام الشهادة لأجل الحفظ علامة لبني التمرد فتكف تضمراتهم عني لكي لا يموت ففعل موسى كما أمره الرب كذلك فعل فكلم بنو اسرائيل موسى قائلين اننا فنينا وهلكنا قد هلكنا جميعا كل من اقترب الى مسكن الرب يموت اما فنينا تماما الاصحاح الثامن عشر وقال الرب لهارون انت وبنوك وبيت ابيك معك تحملون ذنب المقدس وانت وبنوك معك تحملون ذنب كهنوتكم وايضا اخوتك سبت لاوي سبت ابيك قربهم معك فيقترنوا بك ويوازروك وانت وبنوك قدام خيمه الشهاده فيحفظون حراستك وحراسة الخيمة كلها ولكن الى امتعه القدس والى المذبح لا يقتربون لئلا يموتوا هم وانتم جميعا يقترنون بك ويحفظون حراسة خيمة الاجتماع مع كل خدمة الخيمة والاجنبي لا يقترب اليكم بل تحفظون انتم حراسة القدس وحراسة المذبح لكي لا يكون ايضا سخط على بني اسرائيل هانذا قد اخذت اخوتكم اللاويين من بين بني اسرائيل عطية لكم معطينا للرب ليخدموا خدمة خيمة الاجتماع واما انت وبنوك معك فتحفظون كهنوتكم مع مال المذبح وما هو داخل الحجاب وتخدمون خدمته. عطية اعطيت كهنوتكم والاجنبي الذي يقترب يقترب وقال الرب لهارون وها انا ذا قد اعطيتك حراسة رفائعي مع جميع اقداس بني اسرائيل لك اعطيتها حق المسحة ولبنيك فريضة ذهرية هذا يكون لك من قدس الاقداس من النار كل قرابينهم مع كل تقدماتهم وكل ذبائح خطاياهم وكل ذبائح آثامهم التي يردونها لي قدس أقداس هي لك ولبنيك في قدس الأقداس تأكلها كل ذكر يأكلها قدسا تكون لك وهذه لك الرفيعة من عطاياهم مع كل ترديدات بني إسرائيل لك اعطيتها ولبنيك وبناتك معك فريضة دهري كل طاهر في بيتك يأكل منها كل دسم الزيت وكل دسم المستار والحنطة ابكارهن التي يعطونها للرب لك أعطيتها أبكار كل ما في أرضهم التي يقدمونها للرب لك تكون كل طاهر في بيتك يأكله كل محرم في اسرائيل يكون لك كل فاتح رحم من كل جسد يقدمونه للرب من الناس ومن البهائم يكون لك غير انك تقبل فداء بكر الانسان وبكر البهيمة النجسة تقبل فداءه وفداءه من ابن شهر تقبله حسب تقويمك فضه خمسة شواقل على شاقل القدس هو عشرون جيره، لكن بكر البقر او بكر الضأمي او بكر المعزي لا تقبل فداءه انه قدس بل ترش دمه على المذبح وتوقد شحمه وقودا رائحة سرور للرب ولحمه يكون لك كصدر الترديد والساق اليمنى يكون لك جميع رفائع الأقداس التي يرفعها بنو إسرائيل للرب أعطيتها لك ولبنيك وبناتك معك حقا دهري ميثاق ملح دهريا أمام الرب لك ولزرعك معك وقال الرب لهارون لا تنال نصيبا في أرضهم ولا يكون لك قسم في وسطهم أنا قسمك ونصيبك في وسط بني اسرائيل واما بني لاوي فاني قد اعطيتهم كل عشر في اسرائيل ميراثا عوض خدمتهم التي يخدمونها خدمة خيمة الاجتماع فلا يقترب ايضا بني اسرائيل الى خيمة الاجتماع ليحملوا خطية للموت بل اللاويون يخدمون خدمة خيمة الاجتماع وهم يحملون ذنبهم فريضة دهرية في اجيالكم وفي وسط اسرائيل لا ينالون نصيبا ان عشور بني اسرائيل التي يرفعونها للرب رفيعة قد اعطيتها لللاويين نصيبا لذلك قلت لهم في وسط بني اسرائيل لا ينالون نصيبا وكلم الرب موسى قائلا واللاويون تكلمهم وتقول لهم متى اخذتم من بني اسرائيل العشرة الذي اعطيتكم اياه من عندهم نصيبا لكم ترفعون منه رفيعة الرب عشرا من العشر فيحسب لكم انه رفيعتكم كالحنطة من البيضر وكالملء من المعصرة فهكذا ترفعون انتم ايضا رفيعة الرب من جميع عشوركم التي تأخذون من بني اسرائيل تعطون منها رفيعة الرب لهارون الكاهن من جميع عطاياكم ترفعون كل رفيعة الرب من الكل دسمه المقدس منه وتقول لهم حين ترفعون دسمه منه يحسب لللاويين كمحصول البيضري وكمحصول المعصرة وتأكلونه في كل مكان انتم وبيوتكم لانه اجرة لكم عوض خدمتكم في خيمة الاجتماع ولا تتحملون بسببه خطية اذا رفعتم دسمه منه واما اقداس بني اسرائيل فلا تدنسوها لئلا تموتوا الاصحاح التاسع عشر وكلم الرب موسى وهارون قائلا هذه فريضة الشريعة التي امر بها الرب قائلا كلم بني اسرائيل ان يأخذوا اليك بقرة حمراء صحيحة لا عيب فيها ولم يعلو عليها نيل فتعطونها لالعازار عازار الكاهن فتخرج الى خارج المحله وتذبح قدامه ويأخذ آل الكاهن من دمها باصبعه وينضح من دمها الى جهه وجه خيمه الاجتماع سبع مرات وتحرق البقره امام عينيه يحرق جلدها ولحمها ودمها مع فرثها وياخذ الكاهن خشب ارز وزوفا وقرمزا ويطرحهن في وسط حريق البقره ثم يغسل الكاهن ثيابه ويرحد جسده بماء وبعد ذلك يدخل المحله ويكون الكاهن نجسا الى المساء والذي احرقها يغسل ثيابه بماء ويرحد جسده بماء ويكون نجسا الى المساء ويجمع رجل طاهر رماد البقرة ويضعه خارج المحله في مكان طاهرا فتكون لجماعة بني اسرائيل في حفظ ماء نجاس انها ذبيحة خطية والذي جمع رماد البقرة يغسل ثيابه ويكون نجسا الى المساء فتكون لبني اسرائيل وللغريب النازل في وسطهم فريضة ذهري. من مس ميتا ميتة إنسان ما يكون نجسا سبعة أيام. يتطهر به في اليوم الثالث وفي اليوم السابع يكون طاهرا. وان لم يتطهر في اليوم الثالث ففي اليوم السابع لا يكون طاهرا. كل من مس ميتا ميتة انسان قد مات ولم يتطهر ينجس مسكن الرب فتقطع تلك النفس من اسرائيل لان ماء النجاسة لم يرش عليها تكون نجسا نجاستها لم تزل فيها هذه هي الشريعة اذا مات انسان في خيمة فكل من دخل الخيمة وكل من كان في الخيمة يكون نجسا سبعة ايام وكل اناء مفتوح ليس عليه سداد بعصابة فانه نجس وكل من مس على وجه الصحراء قتيلا بالسيف او ميتا او عظم انسان او قبرا يكون نجسا سبعة ايام فيأخذون للنجس من غبار حريق ذبيحة الخطية. ويجعل عليه ماءا حيا في إناء ويأخذ رجل طاهر زوفا ويغمسها في الماء وينضحه على الخيمة وعلى جميع الأمتعة وعلى الأنفس الذين كانوا هناك وعلى الذي مس العظمه أو القتيل أو الميت أو القبر ينضح الطاهر على النجس في اليوم الثالث واليوم السابع. ويطهره في اليوم السابع فيغسل ثيابه ويرحد بماء فيكون طاهرا في المساء واما الانسان الذي يتنجس ولا يتطهر فتباد تلك النفس من بين الجماعه لانه نجس مقدس الرب ماء النجاسه لم يرش عليه انه نجس فتكون لهم فريضه دهريه والذي رش ماء النجاسة يغسل ثيابه والذي مس ماء النجاسة يكون نجسا الى المساء وكل ما مسه النجس يتنجس والنفس التي تمس تكون نجسة الى المساء العشرون واتى بنو اسرائيل الجماعه كلها الى بريه سين في الشهر الاول واقام الشعب في قادش وماتت هناك مريم ودفنت هناك ولم يكن ماء للجماعه فاجتمعوا على موسى وهارون وخاصم الشعب موسى وكلموه قائلين ليتنا فنينا فناء اخوتنا امام الرب لماذا اتيتما بجماعة الرب الى هذه البرية لكي نموت فيها نحن ومواشينا ولماذا اسعدتمانا من مصر لتأتي بنا الى هذا المكان الرديء؟ ليس هو مكان زرع وتين وكرم ورمان ولا فيه ماء للشر فاتى موسى وهارون من امام الجماعة الى باب خيمة الاجتماع وسقطا على وجهيهما فتراء لهما مجد الرب وكلم الرب موسى قائلا خذ العصا واجمع الجماعة انت وهارون اخوك وكلم الصخرة امام اعينهم ان تعطي ماءها فتخرج لهم ماء من الصخرة وتسقي الجماعة ومواشيهم فأخذ موسى العصا من أمام الرب كما أمره وجمع موسى وهارون الجمهور أمام الصخرة فقال لهم اسمعوا أيها المرض أمن هذه الصخرة نخرج لكم ماء ورفع موسى يده وضرب الصخرة بعصاه مرتين فخرج ماء غزير فشربت الجماعة ومواشيها فقال الرب لموسى وهارون من اجل انكما لم تؤمنا بي حتى تقدساني امام اعين بني اسرائيل لذلك لا تدخلان هذه الجماعة الى الارض التي اعطيتهم اياها هذا ما مريبه حيث خاصم بنو اسرائيل الرب فتقدس فيهم وارسل موسى رسلا من قادش الى ملك ادوم هكذا يقول أخوك إسرائيل قد عرفت كل المشقة التي أصابتنا إن آباءنا انحضروا إلى مصر واقمنا في مصر اياما كثيرة وأساء المصريون إلينا وإلى ابائنا فصرخنا إلى الرب فسمع صوتنا وأرسل ملاكا وأخرجنا من مصر وها نحن في قادش مدينة في طرف تخوم دعنا نمر في أرضك لا نمر في حقل ولا في كرم ولا نشرب ماء بئر. في طريق الملك نمشي لا نميل يمينا ولا يسارا حتى نتجاوز تخومك فقال له ادوم لا تمر بي لألا أخرج للقائك بالسيف فقال له بنو إسرائيل في السكه نصعد واذا شربنا انا ومواشي من مائك ادفع ثمنه لا شيء امر برجلي فقط فقال لا تمر وخرج ادوم للقائه بشعب غفير وبيد شديد وابى ادوم ان يسمح لاسرائيل بالمرور في تخومه فتحول اسرائيل عنه فارتحل بنو اسرائيل الجماعة كلها من قادش واتوا الى جبل هور وكلم الرب موسى وهارون في جبل هور على تخم ارض ادوم قائلا يضم هارون الى قومه لانه لا يدخل الارض التي اعطيت لبني اسرائيل لانكم عصيتم قولي عند ماء مريبة خذ هارون والعازار ابنه واصعد بهما الى جبل هور واخلع عن هارون ثيابه والبس العازار ابنه اياها فيضم هارون ويموت هناك ففعل موسى كما امر الرب وصعدوا الى جبل هور امام اعين كل الجماع فخلع موسى عن هارون ثيابه وألبس ألعازار ابنه إياها فمات هارون هناك على رأس الجبل ثم انحضر موسى والعازار عن الجبل فلما رأى كل الجماعة أن هارون قد مات بكى جميع بيت إسرائيل على هارون ثلاثين يوما <تصفيق> الاصحاح الحادي والعشرون ولما سمع الكنعاني ملك عراض الساكن في الجنوب ان اسرائيل جاء في طريق اتاريم حارب اسرائيل وسبى منهم سبيا فنظر اسرائيل نذرا للرب وقال ان دفعت هؤلاء القوم الى يدي احرم مدنهم فسمع الرب لقول اسرائيل ودفع الكنعانيين فحرموهم ومدنهم فدعي اسم المكان حرم وارتحلوا من جبل هور في طريق بحر سوف ليدوروا بارض ادوم فضاقت نفس الشعب في الطريق وتكلم الشعب على الله وعلى موسى قائلين لماذا اسعدتمانا من مصر لنموت في البري لانه لا خبز ولا ماء وقد كرهت انفسنا الطعام السخيف فارسل الرب على الشعب الحياة المحرقة فلدغت الشعب فمات قوم كثيرون من اسرائيل فاتى الشعب الى موسى وقالوا قد اخطأنا اذ تكلمنا على الرب وعليه فصلي إلى الرب ليرفع عنا الحياة فصلى موسى لأجل الشعب فقال الرب لموسى اصنع لك حية محرقة وضعها على راية فكل من لدغ ونظر إليها يحيا. فصنع موسى حية من نحاس ووضعها على الراية فكان متى لدغت حية إنسانا ونظر إلى حية النحاسي يحيى، وارتحل بنو إسرائيل ونزلوا في أوبوت وارتحلوا من أوبوت ونزلوا في عي عباريم في البرية التي قباله مؤاب إلى شروق الشمس من هناك ارتحلوا ونزلوا في وادي زارة من هناك ارتحلوا ونزلوا في عبر أرنون الذي في البرية خارجا عن تخم الاموريين لان ارنون هي تخم مؤاب بين مؤاب والاموريين لذلك يقال في كتاب حروب الرب واهب في سوفة واوديه ارنون ومصب الاوديه الذي مال الى مسكن عار واستند الى تخم مؤاب ومن هناك الى بئ وهي البئر حيث قال الرب لموسى اجمع الشعب فاعطيهم ماء حينئذ ترنم اسرائيل بهذا النشيد اصعدي ايتها البئر اجيبوا لها بئر حفرها رؤساء حفرها شرفاء الشعب بصولجان بعصيهم ومن البرية الى متانة ومن متانة الى نحلئين ومن نحل إيل إلى باموت ومن باموت إلى الجواء التي في صحراء مؤاب عند رأس الفسجة التي تشرف على وجه البري وأرسل إسرائيل رسلا إلى سيحون ملك الأموريين قائلا دعني أمر في أرضك لا نميل إلى حقل ولا إلى كرم ولا نشرب ماء بئر في طريق الملك نمشي حتى نتجاوز تخومك فلم يسمح سيحون لإسرائيل بالمرور في تخومه بل جمع سيحون جميع قومه وخرج للقاء إسرائيل إلى البرية فأتى إلى ياهس وحارب إسرائيل فضربه إسرائيل بحد السيف وملك أرضه من أرنون إلى يبوغ الى بني عمون لان تخمى بني عمون كان قويا فاخذ اسرائيل كل هذه المدن واقام اسرائيل في جميع مدن الاموريين في حشبون وفي كل قراء لان حشبون كانت مدينة سيحون ملك الاموريين وكان قد حارب ملك مؤاب الاول واخذ كل ارضه من يده حتى أرنون لذلك يقول أصحاب الأمثال إيتوا إلى حشبون فتبنى وتصلح مدينة سيحون لأن نارا خرجت من حشبون لهيبا من قرية سيحون أكلت عار مؤاب أهل مرتفعات أرنون ويل لك يا مؤاب هلكتي يا أمة كموش قد صير بنيه هاربين وبناته في السبي لملك الأموريين سيحون لكن قد رميناهم هلكت حشبون إلى ديبون وأخربنا إلى نوفح التي إلى ميدبة فأقام إسرائيل في أرض الأموريين وأرسل موسى ليتجسس يعزير فاخذوا قراها وطردوا الاموريين الذين هناك ثم تحولوا وصعدوا في طريق باشان فخرج عوج ملك باشان للقائهم هو وجميع قومه الى الحرب في اذران فقال الرب لموسى لا تخف منه لاني قد دفعته الى يدك مع جميع قومه وارضه فتفعل به كما فعلت بسيحون ملك الاموريين الساكن في حشبون فضربوه وبنيه وجميع قومه حتى لم يبقى له شارد وملكوا ارضه الاصحاح الثاني والعشرون وارتحل بنو اسرائيل ونزلوا في عربات مؤاب من عبر اردني اريحة ولما رأى بالاق بن سفور جميع ما فعل اسرائيل بالاموريين فزع مؤاب من الشعب جدا لانه كثير وضجر مؤاب من قبل بني اسرائيل فقال مؤاب لشيوخ مديان الان يلحس الجمهور كل ما حولنا كما يلحس الثور خضرة الحقل وكان بالاق بن صفور ملكا لمؤاب في ذلك الزمان فارسل رسلا الى بلعان ابن بعور الى فطور التي على النهر في ارض بني شعبه ليدعوه قائلا هوذا شعب قد خرج من مصر هوذا قد غش وجه الأرض وهو مقيم مقابلي فالآن تعال والعن لي هذا الشعب لأنه أعظم مني لعله يمكننا أن نكسره فأطرده من الأرض لاني عرفت أن الذي تباركه مبارك والذي تلعنه ملعون. فانطلق شيوخ مؤاب وشيوخ مديان وحلوان العرافة في ايديهم واتوا الى بلعام وكلموه بكلام بالاق فقال لهم بيتوا هنا الليله فارد عليكم جوابا كما يكلمن الرب فمكث رؤساء مؤابا عند بلعام فاتى الله الى بلعام وقال من هم هؤلاء الرجال الذين عندك فقال بلعام لله بلاق بن صفور ملك مؤاب قد أرسل إلي يقول هوذا الشعب الخارج من مصر قد غشى وجه الأرض تعال الآن لعن لي إياه لعلي أقدر أن أحاربه وأطرده فقال الله لبلعام لا تذهب معه ولا تلعن الشعب لأنه مبارك فقام بلعام صباحا وقال لرؤساء بلاق انطلقوا إلى أرضكم لأن الرب ابى أن يسمح لي بالذهاب معكم فقام رؤساء مؤاب وأتوا إلى بالاق وقالوا أبى بلعام أن يأتي معنا فعاد بالاق وأرسل أيضا رؤساء أكثر وأعظم من أولئك فأتوا إلى بالعام وقالوا له هكذا قال بالاق بن سفور لا تمتنع من الأتيان إليه، لأني أكرمك إكراما عظيما، وكل ما تقول لي أفعله فتعال الآن لعن لي هذا الشعب فأجاب بلعام وقال لعبيد بالاق ولو أعطاني بالاق ملء بيته فضة وذهبا لا أقدر أن أتجاوز قول الرب إلهي لأعمل صغيرا أو كبيرا فالان امكثوا هنا أنتم أيضا هذه الليلة لأعلم ماذا يعود الرب يكلمني به فاتى الله إلى بلعام ليلا وقال له إن اتى الرجال ليدعوك فقم اذهب معه إنما تعمل الأمر الذي أكلمك به فقط فقام بلعام صباحا وشد على أتانه وانطلق مع رؤسائه مؤاد فحمي غضب الله لأنه منطلق ووقف ملاك الرب في الطريق ليقاومه وهو راكب على أتانه وغلاماه معه فأبصرت الأتان ملاك الرب واقفا في الطريق وسيفه مسلول في يده فمالت الأتان عن الطريق ومشت في الحق فضرب بلعام الاتان ليردها إلى الطريق ثم وقف ملاك الرب في خندق للكروم له حائط من هنا وحائط من هناك فلما ابصرت الاتان ملاك الرب زحمت الحائط وضغطت رجل بلعام بالحائط فضربها أيضا. ثم اكتاز ملاك الرب ايضا ووقف في مكان ضيق حيث ليس سبيل للنكوب يمينا او شمالا فلما ابصرت الاتان ملاك الرب ربضت تحت بلعام فحمي غضب بلعام وضرب الاتان بالقضيب ففتح الرب فم الاتان فقالت لبلعام ماذا صنعت بك حتى ضربتني الان ثلاث دفعات فقال بلعام للأتان لأنك اصدريت بي لو كان في يدي سيف لكنت الآن قد قتلتك فقالت الأتان لبلعام الست أنا أتانك التي ركبت عليها منذ وجودك إلى هذا اليوم هل تعودت أن أفعل بك هكذا فقال لا ثم كشف الرب عن عيني بلعام فأبصر ملاك الرب واقفا في الطريق وسيفه مسلول في يده فخر ساجدا على وجهه فقال له ملاك الرب لماذا ضربت أتانك الآن ثلاث دفعات ذا قد خرجت للمقاومة لأن الطريق ورطة أمامي فأبصرتني الأتان ومالت من قدام الآن ثلاث دفعات ولو لم تمل من قدامي لكنت الآن قد قتلتك واستبقيتها فقال بلعام لملاك الرب أخطأت إني لم أعلم أنك واقف تلقائي في الطريق والآن إن قبح في عينيك فإني أرجع فقال ملاك الرب لبلعام اذهب مع الرجال وانما تتكلم بالكلام الذي اكلمك به فقط فانطلق بلعام مع رؤساء بالاق فلما سمع بلاق ان بلعام جاء خرج لاستقباله الى مدينه مؤاب التي على تخم ارنون الذي في اقصى التخوم فقال بلاق لبلعام الم ارسل اليك لادعوك لماذا لم تأتي إلي احقا لا أقدر أن أكرمك فقال بلعام لبالاق هأنا ذا قد جئت إلي ألعل الآن أستطيع أن أتكلم بشيء الكلام الذي يضعه الله في فمي به أتكلم فانطلق بلعام مع بالاق واتيا إلى قرية حصور فذبح بالاق بقرا وغنما وأرسل إلى بلعام وإلى الرؤساء الذين معه وفي الصباح أخذ بالاق بلعام وأصعده إلى مرتفعات بعض فرأى من هناك أقصى الشعب الاصحاح الثالث والعشرون فقال بلعام لبالاق ابن ليها هنا سبعة مذابح وهيئ ليها هنا سبعة ثيران وسبعة كباش ففعل بلاق كما تكلم بلعام واصعد بلاق وبلعام ثورا وكبشا على كل مذبح فقال بلعام لبالاق قف عند محرقتك فانطلق انا لعل الرب يوافي للقائي فمهما اراني اخبرك به ثم انطلق الى رابيا فوافى الله بلعان فقال له قد رتبت سبعه مذابح واصعدت ثورا وكبشا على كل مذبح فوضع الرب كلاما في فم بلعان وقال ارجع الى بلاق وتكلم هكذا فرجع اليه واذا هو واقف عند محرقته هو وجميع رؤساء مؤاب فنطق بمثله وقال من ارام اتى بي ملك مؤاب من جبال المشرق تعال العن لي يعقوب وهلم اشتم اسرائيل كيف العن من لم يلعنه الله وكيف اشتم من لم يشتمه الرب اني من رأس الصخور اراه ومن الاكام ابصره هو ذا شعب يسكن وحده وبين الشعوب لا يحسب من احصى تراب يعقوب وربع اسرائيل بعدد لتمت نفسي موت الابرا ولتكن آخرتي كآخرتهم فقال بالاق لبلعان ماذا فعلت بي لتشتم أعدائي أخذتك وهوذا أنت قد باركتهم فأجاب وقال أما الذي يضعه الرب في فمي احترص أن أتكلم به فقال له بالاق هلما معي إلى مكان آخر تراه منه انما ترى اقصاءه فقط وكله لا ترى فالعنه لي من هناك فاخذه الى حقل سوفيم الى رأس الفسجة وبنى سبعة مذابح واصعد ثورا وكبشا على كل مذبح فقال لبالاق قف هنا عند محرقتك وانا اوافي هناك فوافى الرب بالعام ووضع كلاما في فمه وقال ارجع إلى بالاق وتكلم هكذا فاتى إليه وإذا هو واقف عند محرقته ورؤساء مؤاب معه فقال له بالاق ماذا تكلم به الرب فنطق بمثله وقال قم يا بالاق واسمع اصغى إلي يا ابن صفور ليس الله انسانا فيكذب ولا ابن انسان فيندم هل يقول ولا يفعل او يتكلم ولا يفي اني قد امرت ان ابارك فانه قد بارك فلا ارده لم يبصر اسما في يعقوب ولا رأى تعبا في اسرائيل الرب الهه معه وهتاف ملك فيه الله اخرجه من مصر له مثل سرعه الرئم انه ليس عيافه على يعقوب ولا عرافه على اسرائيل في الوقت يقال عن يعقوب وعن اسرائيل ما فعل الله هو ذا شعب يقوم كلبوه ويرتفع كاسد لا ينام حتى يأكل فريسة ويشرب دم قتله فقال بلاق لبلعام لا تلعنه لعنة ولا تباركه بركة فأجاب بلعام وقال لبلاق: ألم أكلمك قائلا كل ما يتكلم به الرب فأياه أفعل فقال بلاق لبلعام هلما اخذك الى مكان اخر عسى ان يصلح في عيني الله ان تلعنه لي من هناك فاخذ بالاق بلعام الى رأس فغور المشرف على وجه البريه فقال بالعام لبالاق ابن ليها هنا سبعة مذابح وهيئ ليها هنا سبعة ثيران وسبعة كباش ففعل بالاق كما قال بلعام واصعد ثورا وكبشا على كل مذبح الأصحاح الرابع والعشرون فلما رأى بلعام أنه يحسن في عيني الرب أن يبارك إسرائيل لم ينطلق المرة الاولى والثانية ليوافي فالا بل جعل نحو البرية وجهه ورفع بلعام عينيه ورأى اسرائيل حالا حسب اصباطه فكان عليه روح الله فنطق بمثله وقال وحي بلعام ابن بعور وحي الرجل المفتوح العينين وحي الذي يسمع أقوال الله الذي يرى رؤيا القدير مطروحا وهو مكشوف العينين ما أحسن خيامك يا يعقوب مساكنك يا اسرائيل كأودية ممتدة كجنات على نهر كشجرات عود غرسها الرب كأرزات على مياه يجري ماء من دلائه ويكون زرعه على مياه غزيره ويتسامى ملكه على اجاب وترتفع مملكته الله اخرجه من مصر له مثل سرعه الرئ ياكل امما مضايقيه ويقضم عظامهم ويحطم سهامهم جثم كاسد ربض كلبوه من يقيمه مباركك مبارك ولاعنك ملعون فاشتعل غضب بالاق على بلعام وصفق بيديه وقال بالاق لبلعام لتشتم أعداء دعوتك وهوذا أنت قد باركتهم الآن ثلاث دفعات فالآن هرب إلى مكانك قلت أكرمك إكراما وهوذا الرب قد منعك عن الكرام وقال بالعام لبالاق ألم أكلم أيضا رسلك الذين أرسلت إلي قائلا ولو أعطاني بلاق ملء بيته فضة وذهبا لا أقدر أن أتجاوز قول الرب لاعمل خيرا أو شرا من نفسي الذي يتكلمه الرب إياه أتكلم والآن هوذا ذا أنا منطلق إلى شعب هلما أنبئكا بما يفعله هذا الشعب بشعبك في اخر الايام ثم نطق بمثاله وقال وحي بلعام بن بعور وحي الرجل المفتوح العينين وحي الذي يسمع اقوال الله ويعرف معرفة العلي الذي يرى رؤيا القدير ساقطا وهو مكشوف العينين اراه ولكن ليس الان ابصره ولكن ليس قريبا يبرز كوكب من يعقوب ويقوم قضيب من اسرائيل فيحطم طرفي مؤاب ويهلك كل بني الوغى ويكون ادوم ميراثا ويكون سعير اعداؤه ميراثا ويصنع اسرائيل ببأس ويتسلط الذي من يعقوب ويهلك الشارد من مدينة ثم رأى عماليق فنطق بمثاله وقال عماليق اول الشعوب واما اخرته فالى الهلاك ثم رأى القينية فنطق بمثاله وقال ليكن مسكنك متينا وعشك موضوعا في صخر. لكن يكون قاين للضمار حتى متى يستأسرك أشور ثم نطق بمثاله وقال آه من يعيش حين يفعل ذلك وتأتي سفن من ناحية كتيم وتخضع الشور وتخضع عابر فهو أيضا إلى الهلاك ثم قام بلعام وانطلق ورجع إلى مكانه وبالاق ايضا ذهب في طريقه الاصحاح الخامس والاشرون واقام اسرائيل في شطيم وابتدأ الشعب يزنون مع بنات مؤاد فدعونا الشعب الى ذبائح الهاتهن فاكل الشعب وسجدوا لالهاتهن وتعلق اسرائيل ببعل فغور فحمي غضب الرب على اسرائيل فقال الرب لموسى خذ جميع رؤوس الشعب وعلقهم للرب مقابل الشمس فيرتد حمو غضب الرب عن اسرائيل فقال موسى لقضاة اسرائيل اقتلوا كل واحد قومه. المتعلقين ببعل فغور واذا رجل من بني اسرائيل جاء وقدم الى اخوته المديانية امام عيني موسى واعين كل جماعة بني اسرائيل وهم باكون لدى باب خيمة الاجتماع فلما رأى ذلك فنحاس بن العزار بن هارون الكاهن قام من وسط الجماعة واخذ رمحا بيده ودخل وراء الرجل الاسرائيلي الى القبة وطعن كليهما الرجل الاسرائيلي والمرأة في بطنها فامتنع الوباء عن بني اسرائيل وكان الذين ماتوا بالوباء اربعة وعشرين الفا فكلم الرب موسى قائلا فينحاس بن أل ابن بن هارون الكاهن قد رد سخطي عن بني اسرائيل بكونه غار غيرتي في وسطهم حتى لم اثني بني اسرائيل بغيرتي لذلك قل هانذا اعطيه ميثاقي ميثاق السلام فيكون له ولنسله من بعده ميثاق كهنوت ابدي لاجل انه غار لله وكفر عن بني اسرائيل وكان اسم الرجل الاسرائيلي المقتول الذي قتل مع المديانية زمري ابن سالو رئيس بيت ابن من الشمعونيين واسم المرأة المديانية المقتولة كزبي بن تسور هو رئيس قبائل بيت ابن في مديان ثم كلم الرب موسى قائلا ضايقوا المديانيين واضربوهم لانهم ضايقوكم بمكايدهم التي كادوكم بها في امر فاغور وامر كزبي اختهم بنت رئيس لمديان التي قتلت يوم الوباء بسبب فاغور الاصحاح السادس والعشرون ثم بعد الوباء. كلم الرب موسى وقال عزار بن هارون الكاهن قائلا خذ عدد كل جماعة بني اسرائيل من ابن عشرين سنة فصاعدا حسب بيوت ابائهم كل خارج للجند في اسرائيل فكلمهم موسى وقال عزار الكاهن في عربات مؤاب على اردن اريحة قائلين من ابن عشرين سنة فصعدا كما امر الرب موسى وبني اسرائيل الخارجين من ارض مصر راوبين بكر اسرائيل بنوا راوبين لحنوك عشيرة الحنوكيين لفلو عشيرة الفلويين لحصرون عشيرة الحصرونيين لكرمي عشيرة الكرميين هذه عشائر الرؤوبينيين وكان المعدودون منهم ثلاثة واربعين الفا وسبعمائة وثلاثين وابن فلو الياب وبنو الياب ناموئيل وذاثان وابيرام وهما داثان وابيرام المدعوان من الجماعه اللذان خاصما موسى وهارون في جماعة قورة حين خاصم الرب ففتحت الارض فاها وابتلعتهما مع قورح حين مات القوم باحراق النار مائتين وخمسين رجلا فصاروا عبرة واما بن قورح فلم يموت بن شمعون حسب عشائرهم لنموئيل عشيرة النموئيليين ليامين عشيرة اليامينيين لياكين عشيرة الياكينيين لزارح عشيرة الزارحيين لشاؤول عشيرة الشاؤوليين هذه عشائر الشمعونيين اثنان وعشرون الفا ومئتان بنو جاد حسب عشائرهم لصيفون عشيرة الصيفونيين لحج عشيرة الحجيين لشوني عشيرة الشونيين لأزني عشيرة الأزنيين لعيري عشيرة العيريين لارود عشيرة الاروديين لارئيلي عشيرة الارئيليين هذه عشائر بني جاد حسب عددهم اربعون الفا وخمسمائة عير وانان ومات عير وانان في ارض كنعان فكان بني يهوذا حسب عشائرهم لشيلة عشيرة الشيليين ولفارس عشيرة الفارسيين ولزارح عشيرة الزارحيين وكان بنو فارس لحصرون عشيرة الحصرونيين ولحامول عشيرة الحاموليين هذه عشائر يهوذا حسب عددهم ستة وسبعون الفا وخمسمائة بن يالساكر حسب عشائرهم لتولع عشيره التولعيين ولفوه عشيره الفويين ولياشوب عشيره الياشوبيين ولشمرون عشيره الشمرونيين هذه عشائر يساكر حسب عددهم اربعه وستون الفا وثلاثمائة بنو زبولون حسب عشائرهم لسارد عشيره الساردين ولإيلون عشيرة الإيلونيين ولياح الإيل عشيرة الياح الإليين هذه عشائر الزبولونيين حسب عددهم ستون ألفا وخمسمائة ابناء يوسف حسب عشائرهما منسى وافرايم بنوا منسى لمكير عشيرة المكيريين ومكير ولد جلعاد ولجلعاد عشيرة الجلعاديين هؤلاء بنو جلعاد لإي عزر عشيرة الإي عزريين لحالق عشيرة الحالقيين لأسرئيل عشيرة الأسرئيليين لشكم عشيرة الشكميين لشميداع عشيرة الشميداعيين لحافر عشيرة الحافريين وأما صلفحاض بن حافر فلم يكن له بنونا بل بنات واسماء بنات صلوفحاد محلة ونوعة وحجله وملكة وطرسة هذه عشائر منسى والمعدودون منهم اثنان وخمسون الفا وسبعمائة وهؤلاء بنوا افرايما حسب عشائرهم لشوتالح عشيرة الشوتالحيين لباكر عشيرة الباكرين لتاحا عشيرة التاحنيين وهؤلاء بنو شوتالح لعيران عشيرة العيرانيين هذه عشائر بني افرايم حسب عددهم اثنان وثلاثون الفا هؤلاء بنو يوسف حسب عشائرهم بنو بن حسب عشائرهم لبالع عشيرة البالعيين لأشبيل عشيرة الأشبيليين لأحرام عشيرة الأحيراميين لشفوفام عشيرة الشفوفاميين لحوفام عشيرة الحوفاميين وكان ابن بالع أرض ونعمان لأرض عشيرة الأرديين ولنعمان عشيرة النعمانيين هؤلاء بنوا بنيامين حسب عشائرها والمعدودون منهم خمسة واربعون الفا وستمائة هؤلاء بن دان حسب عشائرهم لشوحام عشيرة الشوحاميين هذه قبائل دان حسب عشائرهم جميع عشائر الشوحاميين حسب عددهم اربعة وستون الفا واربعمائة بنو اشير حسب عشائرهم ليمنه عشيرة اليمنيين ليشوي عشيرة اليشويين لبريعة عشيرة البريعيين لبني بريعة لحابر عشيرة الحابريين لملك إيل عشيرة الملك إيليين واسم ابنة أشير سارح هذه عشائر بني أشير حسب عددهم ثلاثة وخمسون ألفا وأربعمائة بني نفتالي حسب عشائرهم لياحصئيل عشيرة الياحصئليين لجوني عشيرة الجونيين ليصر عشيرة اليصريين لشليم عشيرة الشيليميين هذه قبائل نفتالي حسب عشائرهم والمعدودون منهم خمسة واربعون الفا واربعمائة. هؤلاء المعدودون من بني اسرائيل ستمائة الف والف وثلاثون ثم كلم الرب موسى قائلا لهؤلاء تقسم الارض نصيبا على عدد الاسماء الكثير تكثر له نصيبه والقليل تقلل له نصيبه كل واحد حسب المعدودين منه يعطى نصيبه انما بالقرعة تقسم الارض حسب أسماء أصباط آبائهم يملكون حسب القرعة يقسم نصيبهم بين كثير وقليل وهؤلاء المعدودون من اللاويين حسب عشائرهم: لجرشون عشيرة الجرشونيين لقهات عشيرة القهاتيين لمراري عشيرة المراريين هذه عشائر لاوي عشيرة اللبنيين وعشيرة الحبرونيين وعشيرة المحليين وعشيرة الموشيين وعشيرة القورحيين واما قهات فولد عمرام واسم امرأة عمرام يوكابت بنت لاوي التي ولدت للاوي في مصر فولدت لعمرام هارون وموسى ومريم اختهما ولهارون ولد ناداب وأبيه والعزار وإيثام. وأما ناداب وأبيه فماتا عندما قربا نارا غريبة امام الرب. وكان المعدودون منهم ثلاثة وعشرين الفا كل ذكر من ابن شهر فصاعدا. لأنهم لم يعدوا بين بني إسرائيل إذ لم يعط لهم نصيب بين بني إسرائيل. هؤلاء هم الذين عدهم موسى والعازار الكاهن حين عدا بني اسرائيل في عربات مؤاب على اردن أريحا وفي هؤلاء لم يكن انسان من الذين عدهم موسى وهارون الكاهن حين عدا بني اسرائيل في برية سيناء لان الرب قال لهم انهم يموتون في البرية فلم يبق منهم انسان الا كالب بن يافنه الاصحاح السابع والعشرون فتقدمت بنات صلفحاد ابن حافر، ابن جلعاد ابن مكير ابن منسة من عشائر منسة ابن يوسف وهذه اسماء بناته محلة ونوعة وحجله وملكة وترسة ووقفنا امام موسى والعازار الكاهن وامام الرؤساء وكل الجماعة لدى باب خيمة الاجتماع قائلات ابونا مات في البريه ولم يكن في القوم الذين اجتمعوا على الرب في جماعه قوره بل بخطيته مات ولم يكن له بنون لماذا يحذف اسم ابينا من بين عشيرته لانه ليس له ابن اعطنا ملكا بين اخوه ابينا فقدم موسى دعواهن امام الرب فكلم الرب موسى قائلا بحق تكلمت بنات صلحات فتعطيهن ملك نصيب بين اخوة ابيهن وتنقل نصيب ابيهن اليهن وتكلم بني اسرائيل قائلا ايما رجل مات وليس له ابن تنقلون ملكه الى ابنته وان لم تكن له ابنه تعطوا ملكه لاخوته وان لم يكن له اخوه تعطوا ملكه لاخوه ابيه وان لم يكن لابيه اخوه تعطوا ملكه لنسيبه الاقرب اليه من عشيرته فيرثوه فصارت لبني اسرائيل فريضة قضاء كما امر الرب موسى وقال الرب لموسى اصعد الى جبل عباريم هذا وانظر الارض التي اعطيت بني اسرائيل ومتى نظرتها تضم الى قومك انت ايضا كما ضم هارون اخوك لانكما في برية سين عند مخاصمة الجماعة عصيتما قولي ان تقدسان بالماء امام اعينهم ذلك ماء مريبتي قادش في برية سين فكلم موسى الرب قائلا ليوكل الرب اله ارواح جميع البشر رجلا على الجماعه يخرج امامهم ويدخل امامهم ويخرجهم ويدخلهم لكي لا تكون جماعة الرب كالغنم التي لا راعي له فقال الرب لموسى خذ يشوع ابن نون رجلا فيه روح وضع يدك عليه. واوقفه قدام لعازار الكاهن وقدام كل الجماعة واوصه امام عينهم واجعل من هيبتك عليه لكي يسمع له كل جماعة بني اسرائيل فيقف امام لعازار الكاهن فيسأل له بقضاء الاريم امام الرب حسب قوله يخرجون وحسب قوله يدخلون هو وكل بني اسرائيل معه كل الجماعه ففعل موسى كما امره الرب اخذ يشوع واوقفه قدام العازار الكاهن وقدام كل الجماعه ووضع يديه عليه واوصاه كما تكلم الرب عن يد موسى الاصحاح الثامن والعشرون وكلم الرب موسى قائلا اوصي بني اسرائيل وقل لهم قرباني طعامي مع وقائدي رائحة سروري تحرصون ان تقربوه لي في وقته وقل لهم هذا هو الوقود الذي تقربون للرب خروفان حوليان صحيحان لكل يوم محرقة دائمة الخروف الواحد تعمله صباحا والخروف الثاني تعمله بين العشاءين وعشر الايفة من دقيق ملتوت بربع الهين من زيت الرضي تقدمه محرقة دائمة هي المعمولة في جبل سيناء لرائحة سرور وقودا للرب وسكيبها ربع الهين للخروف الواحد في القدس سكب سكيب مسكر للرب والخروف الثاني تعمله بين العشاءين كتقدمة الصباح وكسكيبه تعمله وقود رائحة سرور للرب وفي يوم السبت خروفان حوليان صحيحان وعشران من دقيق ملتوت بزيت تقدمة مع سكيبه محرقة كل سبت فضلا عن المحرقه الدائمة وسكيبها وفي رؤوس شهوركم تقربون محرقه للرب ثورين ابني بقر وكبشا واحدا وسبعة خراف حولية صحيح وثلاثة أعشار من دقيق ملتوت بزيت تقدمة لكل ثور وعشرين من دقيق ملتوت بزيت تقدمة للكبش الواحد وعشرا واحدا من دقيق ملتوت بزيت تقدمه لكل خروف محرقة رائحة سرور وقودا للرب وسكائبهن تكون نصف الهين للثور وثلث الهين للكبش وربع الهين للخروف من خمر هذه محرقة كل شهر من اشهر السنة وتيسا واحدا من المعزي ذبيحة خطية للرب فضلا عن المحرقه الدائمة يقرب مع سكيبه وفي الشهر الاول في اليوم الرابع عشر من الشهر فصح للرب وفي اليوم الخامس عشر من هذا الشهر عيد سبعة ايام يؤكل فطير في اليوم الاول محفل مقدس عملا ما من الشغل لا تعمل وتقربون وقودا محرقة للرب ثورين ابن بقر وكبشا واحدا وسبعة خراف حولي صحيحة تكون لكم وتقدمتهن من دقيق ملتوت بزيت ثلاثة اعشار تعملون للثور وعشرين للكبش وعشرا واحدا تعمل لكل خروف من السبعة الخراف وتيسا واحدا ذبيحة خطية للتكفير عنكم فضلا عن محرقة الصباح التي لمحرقة دائمة تعملون هذه هكذا تعملون كل يوم سبعة ايام طعام وقود رائحة سرور للرب فضلا عن المحرقة الدائمة يعمل مع سكيبه وفي اليوم السابع يكون لكم محفل مقدس عملا ما من الشغل لا تعمل وفي يوم البكورة حين تقربون تقدمة جديدة للرب في اسابيعكم يكون لكم محفل مقدس عملا ما من الشغل لا تعمل وتقربون محرقة لرائحة صرور للرب ثورين ابن بقر وكبشا واحدا وسبعة خراف حولي وتقدمتهن من دقيق ملتوت بزيت ثلاثة اعشار لكل ثور وعشرين للكبش الواحد وعشرا واحدا لكل خروف من السبعة الخراف وتيسا واحدا من المعز للتكفير عنكم فضلا عن المحرقة الدائمة وتقدمتها تعملون مع سكائبهن صحيحات تكون لكم الأصحاح التاسع والعشرون وفي الشهر السابع في الأول من الشهر يكون لكم محفل مقدس. عملا ما من الشغل لا تعملوا يوم هتاف بوق يكون لكم وتعملون محرقة لرائحة سرور للرب ثورا واحدا ابن بقر وكبشا واحدا وسبعة خراف حولية صحيحة وتقدمتهن من دقيق ملتوت بزيت ثلاثة اعشار للثور وعشرين للكبش وعشرا واحدا لكل خروف من السبعة الخراف، وتيسا واحدا من المعزي ذبيحة خطية للتكفير عنكم فضلا عن محرقة الشهر وتقدمتها والمحرقة الدائمة وتقدمتها مع سكائبهن كعادتهن رائحة سرور وقودا للرب وفي عاشر هذا الشهر السابع. يكون لكم محفل مقدس وتذللون انفسكم عملا ما لا تعملوا وتقربون محرقة للرب رائحة صرور ثورا واحدا ابن بقر وكبشا واحدا وسبعة خراف حولية صحيحة تكون لكم وتقدمتهن من دقيق ملتوت بزيت ثلاثة اعشار للثوري وعشران للكبش الواحد وعشر واحد لكل خروف من السبعة الخراف وتيسا واحدا من المعزي ذبيحة خطية فضلا عن ذبيحة الخطية للكفارة والمحرقة الدائمة وتقدمتها مع سكائبهن وفي اليوم الخامس عشر من الشهر السابع يكون لكم محفل مقدس عملا ما من الشغل لا تعملوا، وتعيدون عيدا للرب سبعة أيام وتقربون محرقة وقود رائحة سرور للرب ثلاثة عشر ثورا أبناء بقر وكبشين وأربعة عشر خروفا حوليا صحيحة تكون لكم وتقدمتهن من دقيق ملتوت بزيت ثلاثة اعشار لكل ثور من الثلاثة عشر ثورا وعشران لكل كبش من الكبشين وعشر واحد لكل خروف من الاربعة عشر خروفا وتيس واحدا من المعزي ذبيحة قطية فضلا عن المحرقة الدائمة وتقدمتها وسكيبها وفي اليوم الثاني اثني عشر ثورا ابناء بقر وكبشين واربعة عشر خروفا حوليا صحيحا وتقدمتهن وسكائبهن للثيران والكبشين والخرافي حسب عددهن كالعادة وتيسا واحدا من المعزي ذبيحة خطية فضلا عن المحرقة الدائمة وتقدمتها مع سكائبهن وفي اليوم الثالث احد عشر ثورا وكبشين واربعة عشر خروفا حوليا صحيحا وتقدمتهن وسكائبهن للثيران والكبشين والخراف حسب عددهن كالعادة وتيسا واحدا لذبيحة خطية فضلا عن المحرقة الدائمة وتقدمتها وسكيبها وفي اليوم الرابع عشرة ثيران وكبشين واربعة عشر خروفا حوليا صحيحا وتقدمتهن وسكائبهن للثيران والكبشين والخرافي حسب عددهن كالعادة وتيسا واحدا من المعزي لذبيحة خطيه فضلا عن المحرقه الدائمة وتقدمتها وسكيبها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 سبعة ثيران وكبشين واربعة عشر خروفا حوليا صحيحا وتقدمتهن وسكائبهن للثيران والكبشين والخرافي حسب عددهن كعادتهن وتيسا واحدا لذبيحة خطية فضلا عن المحرقة الدائمة وتقدمتها وسكيبها في اليوم الثامن يكون لكم اعتكاف عملا ما من الشغل لا تعملوا وتقربون محرقة وقودا رائحة سرور للرب ثورا واحدا وكبشا واحدا وسبعة خراف حولية صحيحة وتقدمتهن وسكائبهن للثور والكبش والخراف حسب عددهن كالعادة وتيسا واحدا لذبيحة خطية فضلا عن المحرقة الدائمة وتقدمتها وسكيبها هذه تقربونها للرب في مواسمكم فضلا عن نذوركم ونوافلكم من محرقاتكم وتقدماتكم وسكائبكم وذبائح سلامتكم فكلم موسى بني اسرائيل حسب كل ما امر به الرب موسى الاصحاح الثلاثون وكلم موسى رؤوس اصباط بني اسرائيل قائلا هذا ما امر به الرب اذا نظر رجل نذرا للرب او اقسم قسما ان يلزم نفسه بلازم فلا ينقض كلامه حسب كل ما خرج من فمه يفعل واما المرأة فاذا نذرت نذرا للرب والتزمت بلازم في بيت ابيها في صباها وسمع ابوها نذرها واللازم الذي الزمت نفسها به فان سكت ابوها لها ثبتت كل نذورها وكل لوازمها التي ألزمت نفسها بها تثبت وإنهاها أبوها يوم سمعه فكل نذورها ولوازمها التي ألزمت نفسها بها لا تثبت والرب يصفح عنها لأن أباها قد نهاها وإن كانت لزوج ونذورها عليها او نطق شفتيها الذي ألزمت نفسها به وسمع زوجها فان سكت في يوم سمعه ثبتت نذورها ولوازمها التي ألزمت نفسها بها تثبت وانها رجلها في يوم سمعه فسخ نظرها الذي عليها ونطق شفتيها الذي ألزمت نفسها به والرب يصفح عنها وأما نظر أرملة أو مطلقة فكل ما ألزمت نفسها به يثبت عليها ولكن إن نظرت في بيت زوجها أو ألزمت نفسها بلازم بقسم وسمع زوجها فإن سكت لها ولم ينهها ثبتت كل نذورها وكل لازم ألزمت نفسها به يثبت وان فسخها زوجها في يوم سمعه فكل ما خرج من شفتيها من نذورها او لوازم نفسها لا يثبت قد فسخها زوجها والرب يصفح عنها كل نذر وكل قسم التزام لاذلال النفس زوجها يثبته وزوجها يفسخه وان سكت لها زوجها من يوم الى يوم فقد اثبت كل نذورها او كل لوازمها التي عليها اثبتها لانه سكت لها في يوم سمعه فان فسخها بعد سمعه فقد حمل ذنبها هذه هي الفرائض التي امر بها الرب موسى بين الزوج وزوجته وبين الاب وابنته في صباها في بيت ابيها الاصحاح الحادي والثلاثون وكلم الرب موسى قائلا انتقم نقمة لبني اسرائيل من المديانيين ثم تضم الى قومك فكلم موسى الشعب قائلا جردوا منكم رجالا للجند فيكونوا على مديان ليجعلوا نقمة الرب على مديان الفا واحدا من كل سبط من جميع اصباط اسرائيل ترسلون للحرب فاختير من الوف اسرائيل ألف من كل سبت اثنى عشر الفا مجردون للحرب فارسلهم موسى الفا من كل سبت الى الحرب هم وفنحاس بنال عزار الكاهن الى الحرب وامتعة القدس وابواق الهتاف في يديه فتجندوا على مديان كما امر الرب وقتلوا كل ذكر وملوك مديان قتلوهم فوق قتلاهم اوي وراقم وصور وحور ورابع خمسة ملوك مديان وبلعام بن باعور قتلوه بالسيف وسبى بنوا اسرائيل نساء مديان واطفالهم ونهبوا جميع بهائمهم وجميع مواشيهم وكل املاكهم واحرقوا جميع مدنهم بمساكنهم وجميع حصونهم بالنار واخذوا كل الغنيمة وكل النهب من الناس والبهاء واتوا الى موسى والعزار الكاهن والى جماعة بني اسرائيل بالسبي والنهب والغنيمة الى المحلة الى عربات مؤاب التي على اردن اريحة فخرج موسى والعزار الكاهن وكل رؤساء الجماعة لاستقبالهم الى خارج المحله فسخط موسى على وكلاء الجيش رؤساء الالوف ورؤساء المئات القادمين من جند الحرب وقال لهم موسى هل ابقيتم كل انثى حية ان هؤلاء كن لبني اسرائيل حسب كلام بلعام سبب خيانة للرب في امر فغور فكان الوباء في جماعه الرب فالآن اقتلوا كل ذكر من الاطفال وكل امراه عرفت رجلا بمضاجعة ذكر اقتلوها لكن جميع الاطفال من النساء اللواتي لم يعرفن مضاجعه ذكر ابقوهن لكم حيات، واما انتم فانزلوا خارج المحله سبعه ايام وتطهروا كل من قتل نفسا وكل من مس قتيلا في اليوم الثالث وفي السابع انتم وسبيكم وكل ثوب وكل متاع من جلد وكل مصنوع من شعر معز وكل متاع من خشب تطهرونه وقال العصار الكاهن لرجال الجند الذين ذهبوا للحرب هذه فريضة الشريعة التي امر بها الرب موسى الذهب والفضة والنحاس والحديد والقصدير والرصاص كل ما يدخل النار تجيزونه في النار فيكون طاهرا غير انه يتطهر بماء النجاسه واما كل ما لا يدخل النار فتجيزونه في الماء وتغسلون ثيابكم في اليوم السابع فتكونون طاهرين وبعد ذلك تدخلون البحلة وكلم الرب موسى قائلا احصي النهب المسبية من الناس والبهائم انت والعزار الكاهن ورؤوس اباء الجماعه ونصف النهب بين الذين باشروا القتال الخارجين الى الحرب وبين كل الجماعه وارفع زكوة للرب من رجال الحرب الخارجين الى القتال واحدة نفسا من كل خمسمائة من الناس والبقر والحمير والغنم من نصفهم تأخذونها وتعطونها لالعازار الكاهن رفيعة للرب ومن نصف بني اسرائيل تأخذ واحدة ماخوذه من كل خمسين من الناس والبقر والحمير والغنم من جميع البهائم وتعطيها لللاويين الحافظين شعائر مسكن الرب ففعل موسى والعازار الكاهن كما امر الرب موسى وكان النهب فضلة الغنيمة التي اغتنمها رجال الجندي من الغنم ستمائة وخمسة وسبعين ألف ومن البقر اثنين وسبعين ألف ومن الحمير واحدا وستين ألف ومن نفوس الناس من النساء اللواتي لم يعرفنا مضاجعة ذكر جميع النفوس اثنين وثلاثين ألف وكان النصف نصيب الخارجين إلى الحرب عدد الغنم تلاثمائة وسبعة وثلاثين الف وخمسمائة وكانت الزكوة للرب من الغنم ستمائة وخمسة وسبعين والبقر ستة وثلاثين الف وزكاتها للرب اثنين وسبعين والحمير ثلاثين الف وخمسمائة وزكاتها للرب واحدا وستين ونفوس الناس ستة عشر ألفا وزكاتها للرب اثنين وثلاثين نفسا فأعطى موسى الزكوة رفيعة الرب لألعى الكاهن كما أمر الرب موسى وأما نصف اسرائيل الذي قسمه موسى من الرجال المتجندين فكان نصف الجماعة من الغنم ثلاثمائة وسبعة وثلاثين الفا وخمسمائة ومن البقر ستة وثلاثين الفا ومن الحمير ثلاثين الفا وخمسمائة ومن نفوس الناس ستة عشر الفا فاخذ موسى من نصف بني اسرائيل المنخوذ واحدا من كل خمسين من الناس ومن البهائم واعطاها للوئيين الحافظين شعائر مسكن الرب كما امر الرب موسى ثم تقدم الى موسى الوكلاء الذين على الوف الجند رؤساء الالوف ورؤساء المئات وقالوا لموسى عبيدك قد اخذوا عدد رجال الحرب الذين في ايدينا فلم يفقد منا انسان فقد قدمنا قربان الرب كل واحد ما وجده امتعه ذهب حجولا واساور وخواتم واقراطا وقلائد للتكفير عن انفسنا امام الرب فاخذ موسى والعازار الكاهن الذهب منهم كل امتعه مصنوع وكان كل ذهب الرفيعة التي رفعوها للرب ستة عشر الفا وسبعمائة وخمسين شاقلا من عند رؤساء الالوفي ورؤساء المئات اما رجال الجندي فاغتنموا كل واحد لنفسه فاخذ موسى والعزار الكاهن الذهب من رؤساء الالوفي والمئات واتيا به الى خيمة الاجتماع تذكارا لبني اسرائيل امام الرب الأصحاح الثاني والثلاثون. وأما بنو رأبين وبنو جاد، فكان لهم مواش كثيرة وافره جدا. فلما رأوا أرض يعزير وأرض جلعاد، وإذا المكان مكان مواش، أتى بنو جاد. وبنوا رأبين وكلموا موسى وألع عزار الكاهنة ورؤساء الجماعة قائلين عطاروت وديبون ويعزير ونمره وحشبون وألعالة وشبام ونبو وبعون الأرض التي ضربها الرب قدام بني اسرائيل هي أرض مواشن ولعبيدك مواشن ثم قالوا ان وجدنا نعمة في عينيك فلتعطى هذه الارض لعبيدك ملكا ولا تعبرنا الاردن فقال موسى لبني جاد وبني راء هل ينطلق اخوتكم الى الحرب وانتم تقعدونها هنا فلماذا تصدون قلوب بني اسرائيل عن العبور الى الارض التي اعطاهم الرب هكذا فعل اباؤكم حين أرسلتهم من قاد شبرنيع لينظروا الأرض صعدوا إلى وادي اشكور ونظروا الأرض وصدوا قلوب بني إسرائيل عن دخول الأرض التي أعطاهم الرب فحمي غضب الرب في ذلك اليوم وأقسم قائلا لن يرى الناس الذين صعدوا من مصر من ابن عشرين سنة فصاعدا الأرض التي أقسمت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب لأنهم لم يتبعوني تماما معد كالب بن يفنة القنزي ويشوع بن نون لأنهم اتبع الرب تماما فحمي غضب الرب على إسرائيل وأتاههم في البرية أربعين سنة حتى فني كل الجيل الذي فعل الشر في عيني الرب فهوذا انتم قد قمتم عوضا عن ابائكم تربية اناس خطاط لكي تزيدوا ايضا حموة غضب الرب على اسرائيل اذا ارتدتم من ورائه يعود يتركه ايضا في البرية فتهلكون كل هذا الشعب فاقتربوا اليه وقالوا نبني صير غنم لمواشينا هنا ومدنا لاطفالنا وأما نحن فنتجرد مسرعين قدام بني إسرائيل حتى نأتي بهم إلى مكانهم ويلبث أطفالنا في مدن محصنة من وجه سكان الأرض لا نرجع إلى بيوتنا حتى يقتسم بني إسرائيل كل واحد نصيبه إننا لا نملك معهم في عبر الأردن وما وراءه لأن نصيبنا قد حصل لنا في عبر الأردن إلى الشرق فقال لهم موسى ان فعلتم هذا الأمر ان تجردتم أمام الرب للحرب وعبر الأردن كل متجرد منكم أمام الرب حتى طرد أعداءه من أمامه وأخضعت الأرض أمام الرب وبعد ذلك رجعتم فتكونون أبرياء من نحو الرب ومن نحو إسرائيل وتكون هذه الارض ملكا لكم امام الرب ولكن ان لم تفعلوا هكذا فانكم تخطئون الى الرب وتعلمون خطيتكم التي تصيبكم ابنوا لانفسكم مدنا لاطفالكم وصيرا لغنمكم وما خرج من افواهكم افعلوا فكلم بنو جاد وبنو راؤوبين موسى قائلين عبيدك يفعلون كما امر سيدي اطفالنا ونساؤنا ومواشينا وكل بهائمنا تكون هناك في مدن جلعاد وعبيدك يعبرون كل متجرد للجندي امام الرب للحرب كما تكلم سيدي فاوصى بهم موسى العزار الكاهن ويشوع ورؤوس اباء الاصباط من بني اسرائيل وقال لهم موسى ان عبر الاردن معكم بنو جاد وبنو راوبين كل متجرد للحرب امام الرب فمتى اخضعت الارض امامكم تعطونهم ارض جلعاد ملكا. ولكن ان لم يعبروا متجردين معكم يتملكوا في وسطكم في ارض كنعان فأجاب بنو جاد وبنو رأبين قائلين الذي تكلم به الرب عن عبيدك كذلك نفعل نحن نعبر متجردين أمام الرب إلى ارض كنعان ولكن نعطى ملك نصيبنا في عبر الأردن فأعطى موسى لهم لبني جاد وبني رأبين ونصف صبت منسى بن يوسف مملكة سيحون ملك الاموريين ومملكة عوج ملك باشان الارض مع مدنها بتخوم مدن الارض حواليها فبنى بنو جات ديبون وعطاروت وعرعير وعطروت شوفان ويعزير ويجبهة وبيت نمرة وبيت هاران مدنا محصنة مع صير غنم وبنى بنو بين حشبون والعاله وقريتاين ونبو وبعل معون مغيرتي الاسم وسبمه ودعوا باسماء اسماء المدن التي بنوا وذهب بنو ماكير ابن منسى الى جلعاد واخذوها وطردوا الاموريين الذين فيها فأعطى موسى جلعادة لمكير ابن منسة فسكن فيها وذهب يائير ابن منسة وأخذ مزارعها ودعاهن حووث يائير وذهب نوبح وأخذ قناة وقراها ودعاها نوبح باسمه هذه رحلات بني إسرائيل الذين خرجوا من أرض مصر بجنودهم عن يد موسى وهارون وكتب موسى مخارجهم برحلاتهم حسب قول الرب وهذه رحلاتهم بمخارجهم ارتحلوا من رع في الشهر الأول في اليوم الخامس عشر من الشهر الأول في غد الفصح خرج بنو اسرائيل بيد رفيعة امام اعين جميع المصريين اذ كان المصريون يدفنون الذين ضرب منهم الرب من كل بكر والرب قد صنع بالهتهم احكاما فارتحل بنو اسرائيل من رعمسيس ونزلوا في سكوت ثم ارتحلوا من سكوت ونزلوا في ايثام التي في طرف البرية ثم ارتحلوا من ايثام ورجعوا على فم الحيروث التي قباله بعل صفون ونزلوا امام مدد ثم ارتحلوا من امام الحيروث وعبروا في وسط البحر الى البرية وصاروا مسيرة ثلاثة ايام في برية ايثام ونزلوا في مار ثم ارتحلوا من مار واتوا الى ايلين وكان في ايليم اثنتا عشرة عين ماء وسبعون نخلة فنزلوا هناك ثم ارتحلوا من ايليم ونزلوا على بحر سوف ثم ارتحلوا من بحر سوف ونزلوا في برية سين ثم ارتحلوا من برية سين ونزلوا في دفقة ثم ارتحلوا من دفقة ونزلوا في الوش ثم ارتحلوا من الوش ونزلوا في رفيديم ولم يكن هناك ماء للشعب ليشرب ثم ارتحلوا من رفيديم ونزلوا في برية سيناء ثم ارتحلوا من برية سيناء ونزلوا في قبروت حتى أوى ثم ارتحلوا من قبروت حتى أوى ونزلوا في حضيروت ثم ارتحلوا من حضيروت ونزلوا في رسما ثم ارتحلوا من رثمة ونزلوا في رمون فارس ثم ارتحلوا من رمون فارس ونزلوا في لبنه ثم ارتحلوا من لبنه ونزلوا في رسة ثم ارتحلوا من رسة ونزلوا في قهيلاتة ثم ارتحلوا من قهيلاتة ونزلوا في جبل شافر ثم ارتحلوا من جبل شافر ونزلوا في حراد. ثم ارتحلوا من حراده ونزلوا في مقهيلوت ثم ارتحلوا من مقهيلوت ونزلوا في تاحت ثم ارتحلوا من تاحت ونزلوا في طارح ثم ارتحلوا من طارح ونزلوا في مثقه ثم ارتحلوا من مثقه ونزلوا في حشمونة ثم ارتحلوا من حشمونة ونزلوا في مسيروت ثم ارتحلوا من مسيروت ونزلوا في بني يعقان ثم ارتحلوا من بني يعقان ونزلوا في حور الجدجاد ثم ارتحلوا من حور الجدجاد ونزلوا في يطباط ثم ارتحلوا من يطباط ونزلوا في عبرونا ثم ارتحلوا من عبرونا ونزلوا في عسيون جابر ثم ارتحلوا من عسيون جابر ونزلوا في برية سين وهي قادش ثم ارتحلوا من قادش ونزلوا في جبل هور في طرف ارض ادوم فصعد هارون الكاهن الى جبل هور حسب قول الرب ومات هناك في السنة الاربعين لخروج بني اسرائيل من ارض مصر في الشهر الخامس في الاول من الشهر وكان هارون ابن مئة وثلاث وعشرين سنة حين مات في جبل هور وسمع الكنعاني ملك عراد وهو ساكن في الجنوب في ارض كنعان بمجيء بني اسرائيل ثم ارتحلوا من جبل هور ونزلوا في صلمون ثم ارتحلوا من صلمون ونزلوا في فنون ثم ارتحلوا من فنون ونزلوا في أوبوت ثم ارتحلوا من أوبوت ونزلوا في عي عباريم في تخم مؤاد ثم ارتحلوا من عييم ونزلوا في ليبون جاد، ثم ارتحلوا من ليبون جاد ونزلوا في علمون دبلتايم ثم ارتحلوا من علمون دبلتايم ونزلوا في جبال عباريم أمام نبو ثم ارتحلوا من جبال عبارين ونزلوا في عربات مؤاب على اردن اريحا نزلوا على الاردن من بيت يشيموت الى ابل شطيم في عربات مؤاب وكلم الرب موسى في عربات مؤاب على اردن اريح قائلا كلم بني اسرائيل وقل لهم انكم عابرون الاردن إلى أرض كنعان فتطردون كل سكان الأرض من أمامكم وتمحون جميع تصاويرهم وتبيدون كل أصنامهم المسبوكة وتخربون جميع مرتفعاتهم تملكون الأرض وتسكنون فيها لاني قد أعطيتكم الأرض لكي تملكوها وتقسمون الأرض بالقرعة حسب عشائركم الكثير تكثرون له نصيبه والقليل تقللون له نصيبه حيث خرجت له القرعه فهناك يكون له حسب أصباط آبائكم تقتسمون وإن لم تطردوا سكان الأرض من أمامكم يكون الذين تستبقون منهم اشواكا في أعينكم ومناخس في جوانبكم ويضايقونكم على الأرض التي أنتم ساكنون فيها فيكونوا أني أفعل بكم كما هممت أن أفعل بهم الأصحاح الرابع والثلاثون وكلم الرب موسى قائلا اوصي بني اسرائيل وقل لهم انكم داخلون الى ارض كنعان هذه هي الارض التي تقع لكم نصيبا ارض كنعان بتخومها تكون لكم ناحية الجنوب من برية الصين على جانب ادوم ويكون لكم تخم الجنوب من طرف بحر الملح الى الشرق. ويدور لكم التخم من جنوب عقبة عقرب بيم ويعبر الى صين وتكون مخارجه من جنوب قادش برنيع ويخرج الى حصر الدار ويعبر الى عصمون ثم يدور التخم من عصمون الى وادي مصر وتكون مخارجه عند البحر اما تخم الغربي فيكون البحر الكبير لكم تخما هذا يكون لكم تخم الغرب وهذا يكون لكم تخم الشمال من البحر الكبير ترسمون لكم الى جبل هور ومن جبل هور ترسمون الى مدخل حمات وتكون مخارج التخم الى صدد ثم يخرج التخم الى زفرون وتكون مخارجه عند حصر عينان هذا يكون لكم تخم الشمال وترسمون لكم تخما الى الشرق من حصر عينان الى شفام وينحدر التخم من شفام الى ربلة شرقي عين ثم ينحدر التخم ويمس جانب بحر النار الى الشرق ثم ينحدر التخم الى الاردن وتكون مخارجه عند بحر الملح هذه تكون لكم الارض بتخومها حواليها فأمر موسى بني إسرائيل قائلا هذه هي الأرض التي تقتسمونها بالقرعه التي أمر الرب أن تعطى للتسعة الأصبات ونصف السبت لأنه قد أخذ سبط بني رأوبين حسب بيوت آبائهم وسبط بني جاد حسب بيوت آبائهم ونصف سبط منسى قد أخذوا نصيبهم الصبتان ونصف الصبت قد اخذوا نصيبهم في عبر اردن اريحة شرقا نحو الشروع وكلم الرب موسى قائلا هذا نسم الرجلين الذين يقسمان لكم الارض لعزار الكاهن ويشوع بن نور ورئيسا واحدا من كل صبت تأخذون لقسمة الارض وهذه اسماء الرجال من صبت يهوذا كالب ابن يفنة ومن صبت بني شمعون شموئيل بن عم يهود ومن صبت بني يامين ابن بن كسلون ومن صبت بني دان الرئيس بقي بن يوجلي ومن بني يوسف من صبت بني منسة الرئيس حنيئيل ابن ايفود ومن صبت بني افرايم الرئيس قموئيل ابن شفطان ومن صبت بني زبولون الرئيس الي صفان ابن فرناخ ومن صبت بني الساكر الرئيس فلطئيل ابن عزان ومن صبت بني أشير الرئيس اخيهود ابن شلومي ومن صبت بني نفتالي الرئيس فدهئيل ابن عميهود هؤلاء هم الذين امرهم الرب ان يقسموا لبني اسرائيل في ارض كنعان. الاصحاح الخامس والثلاثون ثم كلم الرب موسى في عربات مؤاب على اردن اريح قائلا اوصي بني اسرائيل ان يعطوا اللاويين من نصيب ملكهم مدنا للسكن ومسارح للمدن حواليها تعطون اللاويين فتكون المدن لهم للسكن ومسارحها تكون لبهائمهم واموالهم ولسائر حيواناتهم ومسارح المدن التي تعطون اللاويين يكون من سور المدينة إلى جهة الخارج الف ذراع حواليها فتقيسون من خارج المدينة جانب الشرق الفي ذراع وجانب الجنوب الفي ذراع وجانب الغرب الفي ذراع وجانب الشمال الفي ذراع وتكون المدينة في الوسط هذه تكون لهم مسارح المدن والمدن التي تعطون اللاويين تكون ست منها مدنا للملجأ تعطونها لكي يهرب اليها القاتل وفوقها تعطون اثنتين واربعين مدينة جميع المدن التي تعطون اللاويين ثمان واربعون مدينة مع مسارحها والمدن التي تعطون من ملك بني اسرائيل من الكثير تكثرون ومن القليل تقللون كل واحد حسب نصيبه الذي ملكه يعطي من مدنه لللاويين وكلم الرب موسى قائلا كلم بني اسرائيل وقل لهم انكم عابرون الاردن الى ارض كنعان فتعينون لانفسكم مدنا تكون مدن ملجأ لكم ليهرب اليها القاتل الذي قتل نفسا سهوا فتكون لكم المدن ملجا من الولي لكي لا يموت القاتل حتى يقف امام الجماعة للقضاء والمدن التي تعطون تكون ست مدن ملجأ لكم ثلاثا من المدن تعطون في عبر الاردن وثلاثا من المدن تعطون في ارض كنعان مدن ملجأ ان تكون لبني اسرائيل وللغريب وللمستوطن في وسطهم تكون هذه الست المدن للملجأ لكي يهرب اليها كل من قتل نفسا سهوا ان ضربه باداه حديد فمات فهو قاتل ان القاتل يقتل وان ضربه بحجر يد مما يقتل به فمات فهو قاتل إن القاتل يقتل أو ضربه بأداة يد من خشب مما يقتل به فهو قاتل إن القاتل يقتل ولي الدم يقتل القاتل حين يصادفه يقتله وإن دفعه ببغضة أو ألقى عليه شيئا بتعمد فمات أو ضربه بيده بعداوة فمات فانه يقتل الضارب لانه قاتل ولي الدم يقتل القاتل حين يصادفه ولكن ان دفعه بغتة بلا عذاوة او القى عليه اداه ما بلا تعمد او حجرا ما مما يقتل به بلا رؤية اسقطه عليه فمات وهو ليس عدوا له ولا طالبا اذيته تقضي الجماعة بين القاتل وبين ولي الدم حسب هذه الاحكام وتنقذ الجماعة القاتل من يد ولي الدم وترده الجماعة الى مدينة ملجأه التي هرب اليها فيقيم هناك الى موت الكاهن العظيم الذي مسح بالدهن المقدس ولكن ان خرج القاتل من حدود مدينة ملجائه التي هرب إليها ووجده ولي الدم خارج حدود مدينة ملجائه وقتل ولي الدم القاتل فليس له دم لأنه في مدينة ملجائه يقيم إلى موت الكاهن العظيم وأما بعد موت الكاهن العظيم فيرجع القاتل إلى أرض ملكه فتكون هذه لكم فريضة حكم الى اجيالكم في جميع مساكنكم كل من قتل نفسا فعلى فم شهود يقتل القاتل وشاهد واحد لا يشهد على نفس للموت ولا تأخذ فدية عن نفس القاتل المذنب للموت بل انه يقتل ولا تأخذ فدية ليهرب الى مدينة ملجائه فيرجع ويسكن في الارض بعد موت الكاهن لا تدنس الارض التي انتم فيها لان الدم يدنس الارض وعن الارض لا يكفر لاجل الدم الذي سفك فيها الا بدم سافكه ولا تنجس الارض التي انتم مقيمون فيها التي انا ساكن في وسطها اني انا الرب ساكن في وسط بني إسرائيل. الاصحاح السادس والثلاثون وتقدم رؤوس الاباء من عشيرة بني جلعاد ابن ماكير ابن منسى من عشائر بني يوسف وتكلموا قدام موسى وقدام الرؤساء رؤوس الآباء من بني إسرائيل وقالوا قد أمر الرب سيدي أن يعطي الأرض بقسمة بالقرعة لبني إسرائيل وقد أمر سيدي من الرب أن يعطي نصيب صلوفحاد أخينا لبناته فأنصرنا نساء لاحد من بني قصباطي بني إسرائيل يأخذ نصيبهن من نصيب ابائنا ويضاف الى نصيب السبت الذي سرنا له فمن قرعة نصيبنا يأخذ ومتى كان اليبيل لبني اسرائيل يضاف نصيبهن الى نصيب السبت الذي سرنا له ومن نصيب سبط ابائنا يأخذ نصيبهن فامر موسى بني اسرائيل حسب قول الرب قائلا بحق تكلم سبط بني يوسف هذا ما أمر به الرب عن بنات صلفحات قائلا من حسن في اعينهن يكن له نساء ولكن لعشيرة سبط ابائهن يكن نساء فلا يتحول نصيب لبني اسرائيل من سبط الى سبط بل يلازم بني اسرائيل كل واحد نصيب سبط ابائه وكل بنت ورثت نصيبا من اصباط بني اسرائيل تكون امرأة لواحد من عشيرة سبط ابيها لكي يرث بني اسرائيل كل واحد نصيب ابائه فلا يتحول نصيب من سبط الى سبط اخر بل يلازم اصباط بني إسرائيل كل واحد نصيبه كما أمر الرب موسى كذلك فعلت بنات صالفحاد فصارت محلة وترسة وحجلة وملكة ونوعه بنات صالفحاد نساء لبني أعمامهن صرنا نساء من عشائر بني منسى بن يوسف فبقي نصيبهن في صبت عشيرة أبيهن. هذه هي الوصايا والأحكام التي أوصى بها الرب إلى بني إسرائيل عن يد موسى في عربات مؤاب على أردني اريحا